وي ينس المره الثانيه مع ايسكريشن اللي قصد بيه البسيط هو بيزيد بايه هايت او رايز نمبر تاني حاجه المساهم اللي هي دي عن طريق الكونفيجيشن رود او برو ااا تو سيتي دي جاست دييد انشيرس بالنسبه لكن يهمني كلمه مثلا تستخدمها يا اما السؤال مباشر ان هو البولترس مش انما تكون باقي يعني مثلا دول نجيب دول نجيب دول سي دول اس ان هو دكتور سبيشاليتي في الجورال والثاني بيديني سوبريندر والسيكتور فايف طيب بيكمل لي ده الولوجي بروسيس بتاع الديزيز بيقول ان في مش دي 2 و 6 بيس رقم مهم ليه استخدموه في المقارنه بين الضغط السليم كوروني في بطاق حسب اهتمام المقارنة معظم الحالات يصدقها جاسر انتسان النيفستيشن وفيفر ثم لما يبدأ لأعرض الأعبار عن نوسيا ونوسيا وانوريسيا ويجائز لا يكونش في جونس حسب اهتمام المقارنة الان احتمال لا يكونش في جونس لا يفعل كثيرة بينما في بطاق في بطاق حسب اهتمام المقارنة فأنا مبارك الناس ده نراجع عشان تجي السؤال عشان اللي بيجي بقى الكاوتولوجي اند سباسيفيس في البراكتس لكن نراجع عشان اطلع منه نوع التقارن الشيء الايه في البراكتس دي عشان السؤال يجيلي كده يقل لي كميه في البراكتس دي والبراكتس دي طيب طب قايل دي تاني بالنسبه لما يجي سؤال اخر بقى دي بقى كتابه السؤال ازاي لو في ارتباطات كده في دول الاحوال اللي بدور على الليفر فانكشن الليفر سايز اللي بيجي بتاع السيتوكينز دول بيرومب بيبقى ايه بس, بس, حاجة حاجة بس بطلعك. بطلعك في حاجه بقى سبيس في حاجه بتقول ان في شو يعني في بروتكت ما تقولليش وقال لي اعمل ايه طب بدور في صفحه ثانيه في السيتيك يعني انتي هاب انتي بودي تضرب النانو مو... اذا دورت على ار ان يبقى ده رمز الريس بروفكشن طب دورت على ايشن انتي هاب انتي لقيت الصفحه دول انتي هاب Thank yeah. you. اه تاني بيجيب ست الف لون فايف بيجيب كورس دكاي اجايه يعني عرفت يعني 10 سنين يعني ممكن الشخص اللي صار يبقى عنده الايه الفيروس هلاقي عنده اي جي بيقعد انت لسه 10 سنين 20 سنه انا كل اللي بعمل ادور على اي اس فكره ايه ادور على فرايز والله ما احسن ان اضعوا صفرة طويلة هيوصل وقت هو الرائزين بتو 3 تنسي بداني تجد في لكن فيما بعد بمحرص تلاتور او حتى سابق و فيه لبقى تكسمن للناس بذوارت بعد يوم حتى سابق يعني سابق حتى الرائزين بتو 3 تنسي بداني تجد لما يكون حتى صور برقود الرائزين بجداني تجد في لبقى فيما بعد حتى يطلل ايه مسابق الهما يجد انه لم يعدمش على الرائزين بتو 3 تنسي تماما سابق لكن الحقيقه انا ظل ان الانفلونزا التيفوس من نوع اي جي الفيروس دي رمز مين رمز ال 24 اس او ام انا معتقد ان انا بعد ما الناس بتتحادث تبقوا ما بتعرفش عن غير الشخصيه حته منه او الكلام ده لا اوكي بس في سؤال اقوى املا مش مين الناس دي على اساس ان انا استفيد او اوير او تاثير معانا ممكن ابحث عن الفيروس اسلوب في المتر المتسطوري كان معمل تطولي عنده المتر ماتش يمعنا لجمعاته والحاسم فأصلا يقولوا لازم تقع فيه 2 متر متسطور بس فالنطفة اللي تسرحي فيه عندنا فاستكسرنا عنه وانتنا بس مستر مشكلة بس ممأولا مش بس حيث كان يستفيدوا عندنا أصدر مشكلة بس مستر مشكلة إذا بس ممأسلا يقول لازم كل ما فيه 2 متر متسطوري وانا تتكلم عليها فيه صعب ليسامك انا كنت ماليش وقت قوي قوي بس في ال بي اس بي كنت بدور على طريقه جديده في الطرق دي نعم ممكن ادور على دايره اكشن في الاستوري في دايره اوتريل كده كده خلينا بقى اعمل كده وانا عندي في لائصه المواد دي على طاقه اد يعني اختبار كده لما لقيناها في اسئله ثانيه عشان انا لقيت نص في المذكره بيقول بتاكد بعد شوط اخر ان السلفيشين اوت باي سبي انا تمام من عقبات ال اوبشن اوف رايتس اي باي ان رايتس من تاريخ دي تاريخ دي هايجينيك يعني يعني دوره تقسيم الوسط ده يبقى الكولونيشن او الكنيس بودا سناي ااا يعني عامه الاسلوب للوصول للكم الموجوده وفي رؤية عمّة في التالي لكن نوجد فاكسين نعم جودة الفاكسين عشان في الأسوالين الفاكسين عبر عن Inactivated أو Key Diversine إذا Formaline أو Formal-Vivide Inactivated بيتامد في قرعدين A-C-O-A-N-Fix-Mont يعني قرعد الواتي قرعد الواتي وقرعد سيد الشهور Hydra-Mastra-Temontifed in the Co-E-Vation يأصح أن يتخذ الوائرس في رؤية أكبر السوالي يمكننا هم الوائرسين سيسيبه الـ طعم سن السياره اللي فوقي بعد سن تقديم العظم كان بعد سن تقديم العظم مش معنى المطعمش خدنا دي السيره تمام لا هو كل حاجه سن التقديم ما بيكرش الشارع ما بيكرش حاجه عادي يلا فده ما بيكرش مع ربع يعني الحاجه اللي بتقول في الونر من الشباك دي يعني ليه لان الامر تاثير بيه في فلسفه كويس بيه ويغلوها مش عكتين انا مش عايز ان ينطحي وصليا بروك الشارع فخلص انت حاج سنة دين انتهي امانيا لكن باس انت انت انت انت اغسله اجل وابقى الاجل تعالى فهو عمر ازانه زيه احنا بقنا حميون نظر للصف تنجل الاسخوجة او الاسخوجة او الاسخوجة او اصابة نانية لكن هو ليس اصدر ست وقت فيتأخر رسك دروب ومقفال الصغارين ان يكون سنة سنة هم دول اللي بقين ولكس فإنها ممكن أن تتقيه مينوطاق يعني هاي مينوطاق يعني أنتي بولي جاهل صدر لبطائس T-Virus نعم نتقيه فولو الانسفوشا للناس اللي هو مسترد الناس اللي فاعنادر لبطائس T-Virus وشعبت أن يكون مينوطاق رموائز ديه لتأسسا للدفئيس ناير فلا شعبت أن تقيه باشي لبطائس T-Virus شخص كليل حدين شخص يكون مينوطاق رموائز تعرض قريبا عن T-Virus ده مص بالظبط ابتدى كده المقدمه واحده بنتناقش اتناقش اشياء طلع الجروب بينه ايه اللي بطايق فيها احنا قلنا جهوا قلت له اعملوا كده اللي بقى بي فايز كان بيعمل نوع من التفاعلات الكيميائيه اسمه سير المتفادس ثلاثه طالب بنذاكر بقى يقول لك تعالى الاسم بتاعناقش وسيره الصفات السوداء اسمه سير طيب انا عندي المطلوب حاجه بتدي لي اوكتجن واي دي دي هي سيكشوال او بتدي لي سيكشوال ممكن تكتب دي ايميك سوبجكت ايفيدنس على اللي بقات اي واي بتدي لي معاه اكل او شرط بيحصل او دي ايفيدنس بينما يبقى الفلوستي ايفيدنس اللي هو بتدي لي لما اتخذوا اللي قلت لكم عايزينها في الصورتين اللي هنا بس اعتمادا على الاسراعيت من الدراسات دي بقى الدراسات دي بقى كان بيتم العيله اسمها بي كورنوي الدراسات دي بقى دي دنا غير لا نون امب ودس ان ده سيت الاسترند ال ان اي وده دبل استرند البارشيال دي ان ودي بروتوكول اوكي فانت بتقول استغراي ياخد دقيقه شويه يطلع بس مش هتظبط وضوع قالوا ما اكبر حاجه في في ال 6 اي لو تقول لي ليه بقى شوف اسم ده جي 6 برافو عليك ده بيتكون من في كورن يعني فين اسمه ده ولو تقول لي تفصيل في الحقيقه دي شبر 4 بيكون له اوليه حجمه من 27 ل 30 نانومتر الراي بالرقم 42 بينما الباكتس في 42 نانو متر ده مش ده مستنكره ده بيطلع بروبلم ديز هو الدايت بي لارج ليه بالنسبه لي 42 وعندك حجمها 42 نانو ميزه بينما الباكتس الفيروسي الثاني يعني احنا بيكون غالبا كان حجمها دراعه 27 30 نانو متر بس على طول والكاس مودل قدرنا نشرح دي فيكسات طرق للتمشي كده كويس طب يكون ايه ديز بارك اللي اتركز في دي بس كده لما يجي يشوف نسبته يتركز في الاسفريكه قطره 42 نانومتر السطح بتاعه عليه دي اس و دي باتايت دي سامبل انت طبعا السطح ده يعني هو ان قلنا البدا خلاص ده ان السوداني ناقص ان عنده كاسيت على فكرة يومي الروسات لما يتحدث عن الكبسة وما يتحدث عن الكبسة وعلميها الاسم الكبسة لكن انتظار من أصل على قول الدول إنهم يقولون عليهم كورد موتين يعني لو قولك الكورد موتين يبقى أصل الكبسة فهذا الكورد موتين أو الكبسة لديه اتنين أنتشين واحد قصه من أول. دوله أولا يشاركتها مع وقت قصة مشاركت عليهم من دول دي فإنه هو أجيب من قول مباشرة أسم الهيباطايت دي سي اند جي يعني القور اتش والتاني اللي مشهور عليه من بره ده اسمه الليبيدات في اكسترنال اتش اي ان ودي اقل من بره هو اتش من جوه اللي من بره اسمه الليبيدات في ان واللي من جوه اسمه الليبيدات بي كور اند ثلاثه الشكل الاستراكشر بتاعهم ماشي بره بره ثاني اللي بره ما فيش حاجه عشان في الدايجنوس و بالدريجنشل هعكمل على هذا الاسترامشن فيما الفيروس انبل عنده انبل المتعبول من يبضاك سبيل سيرتس بروتين مستقبل بحضاك سبيل سيرتس تنجل في الداخل في الكابسل أولاً في الكور وبروتين عليه عشان من البرا يبضاك سبيل أيه؟ أيه أجل و إيه عشانه أتبصص من برا الناحيط الانبل و نحيط أسترامل يعني كل من هو إليه أسوال في الكور أجل لأنه أتبصص من حيط الكور ويوجد القول في الداخل والقبعه معمول من دبل استراتد دي سبارش يعني نص الدبل استراتد ده بيبقى كومبليت الاثنين استراتس التنين حوالين بعض لكن ده دا دبل استراتد برش دي ان اي يعني الخيط الداخلي مش كامل مش واصل للاخر شارك فيه ايه شارك فيه انز التولين كده اسمها دي الليجندز دي ان اي بوليمريز معقوله لو انتوا مذاكرين كويس اللي قلنا دي بالذات بتعتمد على الكينيز تاوز وبالتالي كان يعني نقص في الهيدرينيز توين كان اسمه دي ان ايه بيندرز دي الهيدرينيز دي الايه بوليميريز كان اسمه دي ان ايه ديبندنس ار ان بي بوليميريز فكر كده شغل الجينيا بقى شغل الميكروب شغل الجينيس الفيروس الاول الانزيم الاولاني الفيروس بيستخدم ايه ال دي ان ايه التشتين ال اي دي ان ايه بوليميريز فكرك انه بيجي يعني هي بيجي يعملها ده اللي احنا اهو معاكوا وحده من ال اي دي عايز يعمل منها كتير اهو يعمل منها كتير طب يبقى بيعمل دي ان ايه قالب بتاعه الانزيم اللي اسمه دي ان ايه بوليميراز طيب هو بقى عشان يعمل الكور بيجي يعمل دي ان ايه مش بتاخد دي عشان هي مش بتديني يعمل دي راي دايركشن وراي سينيشن فالراي سينيشن السادس بيغرقيه ان تصنع ار ان اي اللي هو بيشتغل في التعبير اهو والنسج ار ان اي يؤدي الترديم وابتثيل يبقى برامج بيستخدم ال دي ان ايه ديبند دي ان ايه بوليميراز The replication of its DNA genome يستخدم ال DNA بالارتقاء من ال mRNA اللي هو النسخ ثاني كودوس عشان الدراس في الترانسكريبشن يعني يعمل message RNA وهذا ال message RNA بيترجم ويعني البروتين كود يبقى دايما اي غلط عايز يرتجئ اذا كان معمول في ال DNA بيفليت اسيد وبروتين يبقى عايز يعمل ايه واحد الريبليكيشن وساليك اسيد ات سينثسيز اوف بروتين طبيب الـ DNA فيه ايه؟ اسب دي ايه؟ بالبوليمريز بتاع وهو شفت عشان كده هو داخل معاه البوليمريز بتاعه عشان يعمل الابلكيشن الـ DNA امال هيعتمد على وسط مين؟ بايه؟ بالانزايم الثاني اللي هو الترانسكريبتيز وخايف او دي ان ايه بيز الى ار ان ايه بوليمريزات اذا يعني مفيش غلط ولا حاجه كل اللي هيضره مش تحاول تجيب المعلومات يعني قلنا ان الفيروس داخل مع الدي اللي هي ديبند ال دي ان اي و ينسو ده شيء طبيعي عشان يستخدمه فيها تبقى في دنا و الجينيكس و ظاهر فينس في الخليه بقى فمش معنى ان انت تاخد معاك دي ان اي ديبند دي ان اي بس ده ممكن الفيروس الاخر يكون دي ان اي شون برضه ويخش ما يكونش معتمد من ال جي اكس بص اه يبقى قلنا لو انا مره لو في مارثين عمرني جيني او جنو بتاعه دي ان ايه حاولوا شيك دي ان ايه ده ان ايه والبوليميريز بتاعه هيكون عنده جين الجين ده على الشفره بتاعه الدي ان ايه ديبندنت دي ان ايه بوليميريز واول ما يخش الخليه هيقرى الجين ده ويصنع الدي ان ايه ديبندنت دي ان ايه بوليميريز الخاص بالفيروس يعني ايه السكريبتشن الاول بيصنع اسمها ارلي بروتين دي التفاصيل مش عايزين نخوض فيها بس عشان انت, انت منينش تعارض البايروس اداه مع البوليميريز بتاعه يداخل معاش شفرة اللي يخلي الخلافة معروف في الريزم ذلك ما يتعهد من السترابشن سمعت الممكن لديه نظومات في الامتاعين بلايجا تاني الأخبار الصالحة مفيش نظومات في الامتاعين اللي جايزة بعملتش تكتب سمعت لكن ممكن يضبط منك سمعت ده أول خبر صالح مش كده ما سمعته بوضع ان الشابطة الهولاني في هذا التكاف مش تاخد الشابطة الجادة ويقفت بها مستقرش يعني السادة كاملة ذات من الثاني مستوحة حوالي وقفت بها مات الباكسات من المسلمة والمال طبع كده في بعضها كده وعضها وعلى ليه وعليك شو ممكن تأيمر في أحيان ويفتر على بعض الأحيان بقى يعني تبتلوكيش عنده حاجة سماءة بوهس التاني هي ممكن تأيمر وممكن تأسده دي <تصفيق> <تصفيق> بقى هي جت على ان هو يعني في 5 ار 2 ااا طب هي برضه ذات تعتمد على ترانسكريبتين بتاع نص لازم يكون معاك رقم الحيث بتاعه ااا طب الدرس صدر صدر السؤال اهو عن محاضره الدكتور اسماعيل عبد ال كنزي كانت عندنا جدول بدري فاحنا عرفنا ان باكر ممكن يتفتح على الساعه 10:00 الصبح وهنعملها لحد كده على طول هو لحد 8 مايو بدي. بس فاجئنا ان للأسف الاسف في, في حضرتك ما تهتمش حضرتك خدنا في الجدول لكن الظروف ما ما تهتمش يعني غيرنا هذه الشروط بالله حضرتك معنا راجل طارق خالد طلب ان هو كان مش فاضي طارق خالد انا اكيد في مدارك 12 اسس الاسلام على الطرق المحاضره بتاعه دلوقتي ده مره ثانيه انا اشكر الله و الرحمن الرحيم مش منتهي ان في ناس حضرتك شفتها لما لاقاش حد يقول لي مايه و اتفرج على الطاوله ده وقت الاكل حصل حاجات حصلت بهذا الشكل هي في نقطتين لازم نتكلم بيها بهذا الشكل اا في طريقه ان احنا لا نكملوا من الاول انا ممكن اني اسقي دي بتاع ميكانيكا الصوت لان هيجيلك وحده حصلت ازاي طالب ان ال برضه مشارك بيحضر الانتصار والمناشين المحطتين دول احتاجت بتاعنا بقى بعد ما قلنا خلاص دلوقتي عايزين نتحدث شويه الكلام على الاحتراز الثالث الطالب قال انا مش فاهمش محضر انا مش فاهمش يعني مش لازم هي اللي المفروض تكون ستelesقل من الزيب أقرب أن المحضر ييمكن إذا ما نماعك تو Sameishi ومن ثلاثي أن تنفي لأقرب أقرب المحتر المحميل بو درجة المشكلة أحدنا ثق wie حصلنا يا controlledreNet أي معاهزوا هو يمكنز تندس ممس يعيون كان يمكن ومن prehe arrestرر اقرب منها علم ادا قادر على ن conspria تعالو بلachi جديد مvatرew ت falei من корп third فبقدر استنتاج ان الاتي تام ومن ده بحيث ان كل ده ان طاقه البلاي الدكتور هو كمان بص على العدد محدد في الشادرز وعدد ال ان سي دي طاقه عشان عشان وان كان يبقى ايه في مضمون وما هيفرض ان العدد محدد في الشادرز برضو ال ان سي دي هو هو لا الخميس 12 بالنسبه لنا مضطرين نحدثين الاسبوع الجاي بعدين ايه برضو وهتروق يعني ان شاء الله يعني هو هيبقى برضو لا لا الناس اللي هي كل شيء في نظام التعال 3 الى 1 يعني 60 درجه رولير 2 و 20 درجه رولير 3 10 درجات هوريزونتال 10 درجات كيسز او انلايتس هل Terima of is not able to start the interaction for Him? oh God doesn't want to go to the world I mean maybe maybe there are Arduino white ciabic tanks around you can reflect or think along you are able to perk them if you ZESSEN Carbon in your revenir check what is work like, I am looking for children especially in the Así that if you don't to learn the language but they are not afraid of training و هي رئيسه قسم التكنولوجيا في كورسا العالي عن قسم المايكروبايولوجي تبع يعني بتاع المنصه يعني ده في 12 مايو حضرتك في شكل دخول فيها ايه الحاجات اللي عندنا ايه الحاجات اللي عندنا هي شكل اتفاقيات تصريح الطاقه داخل فرنسا هيرجع على البوتونا قلنا البي بي اي اس دي اس ترشيد بتاعها فده البي بي اي اس دي اس ترشيد وعرفنا انه معمول من اوتر شيل او انتر عليه البي بي اي اس سيرفز اند كاسل بروتين او كور بروتين اللي عايز البي بي اي اس كور اجنت البي بي اي اس بي اي اجنت بداخله الجينوم اللي معمول من دبل ستراند دي ان ايه ورشه ده ديستركشن يعني خيصا طبعا جدا عادي الهيجي من ده ده الهيجي من ده بعد كده ايه عماني بعدين يا أمان؟ عادي مين تعني؟ الموضف ترانسوميشن يعني الموضف ترانسوميشن بيسو ايه اتة جديدة مصدر كده بطه ايه كي بيسوهر ايه بيسوهر ايه كي بيسوهر ايه؟ ايه هو؟ قيم الاقطار في محور تحت تحت فهم الميتر قلبي احنا خاطر 11 بيتا تحت الرسم على طول ااا بالظبط سطر وهو عن الدايره النوت عايزين نعلمك يعني ايه دايره النوت الدايره النوت هو النمبر والبايس بايس بير ميليتر او ايه كيوبيك ميليتر قصيره او ناقص فيروس ده هنا الهيباتايتس بي بمعدلها كتير جدا 10 اس 10 يعني البايروس لود في الهيباتايتس بي بتاعنا اللي بفسر ليه الهيباتايتس بي بيبقى مور افيشنتلي ترانسميتد بالبلود برودكت يعني دي بطاية C أو H-I-V مطارا لأن البيور النود بتعيثها very hard البيور النود's definition هو number of virus part-gibs كيف هذا اللي يعمل فضلك number of virus part-gibs bear unit millimetre .0 طيب طبعا البيورس موجود بجميات كبيرة في بلده في بولده وفي بولده وفي بولده وفي بسي لا بيه نظهر بسي بأن يحصل bear continuous transformation يعني حفر الجلد يعني الواحد يشكل ينتقي دي بنشغل ابره او حاجه شرط تكون كونتمينيتد بالبلازما او بالبودي فلويد من المريض طب ايه خطه هل ممكن البروتينيس تعمل ترانسفيوجن بلازما او بودي فلويد نعم بس هي دي كان قلنا فرانش ل بينما المفروض في بلازما سوشيال ريجولار بنعمل سكريننج لكن اقدر لو لجانا للترانسفيوجن السريع الميرج بؤ حصل البركو دينيس مش تضغط من السلوشن وبعد تشاكل البركو ديني بستيك تكون دامنية دينيس يعني مثلا بعد ان اخذت عينا من المريض وانا بعد ان اشكت ناسه الوصول ده ولا احيان مش تلع المريض عنده اللي بضاية السلية ورح محور ناسه بلازت قضعي محور ناسه لا يهي محصود بالبركو دينيس صح هذي البركو دينيس نعم سليني لأنه بسلينيس من بودة بلوش دير يعني دي الموضوع اللي بغايس فيه امراض عاليه موضوع فيال انفيكشنز بكامات عاليه فممكن يضغطوا سكسواللي سؤال ممكن حد يلعب اللعبه دي بشكل يعني بغايس فيه سيكشوال ترانسमिटेड نعم هل هو جنيرال ديزيز لا يبقى الجنيرال سيكشوال بوسبلت وجنيرال جنيرال لازم يضرب ريليشن موضعي لوك اند نيشر بتاع السندجال يعني الدوريه فكره ترانسميت دوبينيريا عشان دي يقدر يستشعر في دي سيوريا السبلس فكان لاح حتتوعيد الارض سنه فكره ترانسميت دوبينيريا عشان بقى بيتشجر على السندجال يعني دماغ الاستقريات يعني صوت او جينروي دي مشه من ال دوبينيريا لكن البادايتس بي HIV your tissue transmitted of like a normal genealial disease It not sexually but non-geneal disease are you aware that the government is doing this are you aware that the government already got this for all MSQ? that means the government is doing this for all MSQ is the government is doing this the correct regarding the HIV infection وتطلع على الكر لها ثيمين عاده ضمن فمثلا ضمن المثال ان ننتمي الى عيله اسمها ريترو بايريدين نعم عنده انزيم اسمه ريفرس ترانسكريبتيز يا صغير كده عنده انزيم اسمه ريفرس ترانسكريبتيز نعم انه بيعمل فوق الريترو فيريز كده ال ام يقول المرحلة يوفيها كم بيه سرور إيه لذيه أنا أقول أولا كانت جملة اللي كانت مطلوبة ذا إنه ما هي ستبتوا صحيح آآ ما هي ستبتوا صحيحة آآ مجموعة صحيحة مجموعة صحيحة حتوضة بأن الجملة دي كده عشان ليه مطلوب مطلوبة مجموعة منك ستبتوا صحيحة يمكن البعض يقطع في هذا السرعة الترانسفير دي على انتقل في لكن مش يعني انه ياثر اقتر على الخلايا الجديه واضح ماشي ادي وضعت فيه اكل الطريقه الثالثه للترانسفير الترانسفير بتاعه لانه ايكال يعني ايه ميرنوبيدر يعني ان الام لابنها كساء التراث الوراثي اللي عليه علاقه بالصفه بالمطولوجي بيقولوها النظام المطبق ان احنا بنقولها بالتحضر تقول يا اما مضطر يا اما قلنا اني مصدر هنحط ال- ماينس او نطبق على كم حواليها انها مش واحد من ال- سكوننت يعني لكن ليه ده يبقى اه بنفكر على كده ليش فعلا بنفكر اني عشان الام الموجوده عندها بايرسيتييات كبيره وداي العالي حارات الفقه وبولس لور مديني ناس مسلوب بالبيرف اناله عنده ادريشن ممكن ين يستخدم الراس ده مدرس مثل طب ايه ده يعني اسناري ولا شيء يعني كاش هذا الدراسه بتاعه اخر بتاع مش كنت عاوز اشرح اوكي يا جماعه اللي بعد كده تجيبونش والبص نيست المشن دي 6 weeks و 6 months بيقولوا هنعمل الجمله دي نحفظ الرقم ده عشان ناخد المقارنه بين الهباتايتس ايه والليباتايتس بي فايرال انفيكشنز الانص بتاع السي 61 جراديوال المانفيستاشن بتعتمد على مجموعه من العوامل سن الشخص عند الاصابه الليفت اوف ذا فايرال انفيكشن جوه الكبد سايز اليونيس ديز ريسبونس ديديفيدوال اثناء الاصابه مجموعه من الحاجات دول بيخلي او ده اللي هيحدد الشخص اللي هيسيب الفيروس هيجيله مانفيستاشنز ولا لا دي بقى موضوع كده حاجات زي يعني ايه المعلومات اللي خلت الثلاث حاجات دول مؤثرين جدا البيروس ان هو عامل زي الباكتريا صح لكنه مش باكتيريال يعني المعلومه دي فيها عصور الباثولوجي بس احنا قلناهاش البايروس از نوت سايتوسايدل يعني يعني البيروس ده مش بيقدر يكسر من الخليه اللي هو جواها بيخرج باي بايند وبيخرج اسنوني بعد كده ما بيتكسرش الخليه ما هو ممكن يقصر الخليج اليميون ميكريزم اليميون ميكريزم يديك إثنان خليجة انفتدت فون ضربها مكسرها يبقى اليميون ست ميدا هيلعب double place هيلعب بضبط double place يما يهنيك ويمنع من الفيروس من اللي يخش بها الخليجة ويعمل لها الانفكشن أساسا يما يزيك ويكسرها من الخليجة تبقى تعتبر على اليميون السيتس بتاعتك ويلا اي مدى ممكن اليميون ست يشارك اليميون ست ميشارك لو كم كثر البادنج بيعلم المخه كثر البادنج بيقلل خريطه كده بيقول ان البايرن اللي بيزيد ولايه الرقاه المستعف الاطفال الصغيرين بيكون اقل ما ينسى في المواليد وتزيد مع تقدم العمر لايه الرقاه المستعف اذا الليتوت امبليكيشن سن الشخص اثناء الانفكشن الحاله المناعيه للشخص اثناء الانفكشن هيُحَسِّد إلى أي مدى حيث يكون مانفستيشان زوارا مثلا على سبيل المساء يوجو الأطفال اللي بيوصار السنة الأولى من العمر ما بيجنهوش مانفستيشان اعتباره من سن السنة يعني من سن خمس سنوات تبدأ بالنسبة تشوار 5% منهم إلى 15% منهم يجنهو مانفستيشان الأكبر من كده بقى ومن أدرس من ما بين التلت إلى النص اللي يجنه مانفستيشان يعني عملية 50-50 تقول الاتي والطمي بتاعت وعالم الاستريشن الواحد ده ايه هي الاستريشن اا نموذج اهو بيقول ان ريتس اضمنا ايه اضمنا التزامن و و و سكيولاش بارت رايتس بيقول ريتس اديها ده اه عالم الكلام ده اللي اللي بره الليبر دي يحصل ذات الاقتراض دي بالك مانيستيشن اه اللي هو ده السيرس انج اللي اتدرس هو ان كده هو الخلايا صنعوا كميات كبيره لدرجه ان مشهور يبقى ده سيرس انج اللي بيتكون ها بيستخدم في السيل في مصر الزياده بيتربيد في البلانك سيكليشن الزياده اللي بتبقى في السيكليشن بياخد وان اوت تو بولوس بشكل اسبيريكي بشكل تيوبلر وبتكون ايه ما جوهوش تي اني لما بيجي تعمل برودكشن اوف انزيم طب لما يطلع عال انزيمات في ستس الانزيمات طالع كميات قليله بيثب في كاينتيك ريسبونس بينما ديبوتايد في ستس الانزيم كميات كبيره يقوم يحصل انزيميك بودي رياكشن انزيم اكسس يعني قال اللي هو اللي كتير بيوم يتكون الساليديمين اوكسيديز استرطاقا الكيميائي في التوينز يدرس problemy physics particles اللي هو what's non-add extra magnetic moments طبعا لو واحد بيبقى مذاكر السؤال بدل ما يديله دي فيز اللي هي ما بتاخدش extra magnetic moments جه للمقارنته يبقى ده سكيلو يبقى ده فيز لا ايوه في ايه extra magnetic moments لا يبقى ده ايه نعم يبقى ده اثبت انه من اهل الاعراض بما فيها اعراض التوفاكي جلديز راح ممكن يقول لي الجونز ها ميه اسيد ليبيدايز ايه اللي بيقول هو البريدايز بي صح ثم الكومبليكيشنز لا يوجد كومبليكيشنز في مرض ايه بينما هنا حدت اولى حركه واللي بعد الكومبليكيشن هناك مفيش كرونيس هنا يبقى فيه كرونيس ولما يجي الكرونيس ممكن نطبق على سيروس يا ترتيبات فيليرا ترتيبات سلاب ترسينوز دهي فيل فيل بير ممكن في طن الهيباتايتس يكون دي كومليكيشنز في الهيباتايتس دي بتقدر تعملها متعددة في جدول بانما متقدر هذه في الهيباتايتس ايه لا توجد هذه اخرى صح ادي البطر دي انا عارف السؤال ده المفتاح انا الورق اللي معايا بيقولوا لي السؤال ايه بقى كامبوند اون الهيباتايتس اي فايروس طن دي ما كده الصوره دي عشان عايز اقول لك ان البرامج ده او الموضوع ده دا مهم تاخد تحفظه اه بس مش لك لك من غير كده من بعده انت بعد ما تحفظه ممكن ما تجيبش في الاسئله بشكل مباشر امال يجي لك ايه قارن بين ده ده ده طلع تقول ازاي اللي خدت حفظ دي, دي, دي ومسجله يعني بص الكلام ده عليه فيكسد هيباتيك نونسيشن والاجابه للسؤال ادي الانجيشن دي وهنا فرق بينه وبين دهاتس ايه فيكسد كومليكيشنز فيكسد ماجنيسيشن تقول ايه فرق بين ده هنا ممكن تقول هنا مو سيريف بينما بيقول لك كالميل كل الفيدي دي تقدر تستفيدها من مواقع الدراسه دي المرض الجيني لكن مش بالضروره الاشياء المتوقع او المتذكر اللي هو بيتكلم يعني عن المرض الجيني والوراثي يعني احيانا في سؤال في الوضع بتاعنا ما الدكتور بيقفضوا على ان السؤال ده كده ما تجيب تستفيد منه لو دخل جوه ده هناك ولا في اي حته بقى يمين شمال يبقى انت امن انت عقيدك تعرف بالدوره التكاثريه دي التهابات السن في السن ليميتد بيتن 2 تو 6 مونتس في 80 85% من الحالات طبعا جزء الباثوجينز اللي بيحصلوا بتينيا تريتافاي ودي هو يعني عارف لو شخص مجرد انه كان بين ريس دولكس وادي الضرورات الاخر زي على متوسط الصناعه متوسط البلد دي علاج يعني لو واحد يدير الهيباتايتس انفيكشن ويروح وياكل جبنه قريش مزيز مزيز بس شي عشان يعني يشيل الدهون من جسمه دي يجي ياكل بروتين ومواد غذائيه كانه بيعمل شيء يعني عشان ما يجيش للجلوكوما للجلوكوماكس وبالتالي بينزل 80 85% في حالات الخرف الزهايمر ااا لو انا بصيت الصفحه الاقي ان صفحاته صوت ضع لا الفاز جميل معلوماته ممتاز في صحته صح؟ كله كانوا شؤال على الضغط اللي داخل بس وليسه كبير وليسه الزفقتين دول مطاقع أي شيء شؤال ضروري جدا نظر لأعمالهم جدا لو رأبا كده يجنوه لسك في بطالة سبيل برع نصيحة لأيها لو كريرها لما بنشغل بأي حاجة كبيرة حس ان ينجزتها اه باحتفالا بقى بالاتصال ان ينجزتها بيفت الحاجات الصغيرة اللي بعيدة بليس اكتل رفاعي عشين اولا او احط على الميل هوصه وده كان عشان تبقى راجل برضه عارف ان انت لازم تاكيد ضروري قلنا من واحده طلع الوثائق في ماركس مش سيبينو. سيبينو. طيب. طيب. عشان فاهمين ليه بنراجع ده ان احنا التفاصيل السي في لو صحيح ده الموضوع ده كان السي في لو السي اوبرا السي اوبرا السي في لو ده عشان على لادمرين عشان ما انساش ودور عليه ان ايه البوليجاريز انسايت قلنا الاول وقت اصدار الدرجه بتاعت ايه البوليجاريز انسايت هو اللي المفروض كتير السيرفيس معناها ايه لما البكتيريا تدخل معاكوا الانزيم ديزاين بتاعها اللي دي هو سي ان بيس دي ال ان اي يعني البكتيريا تاكل فالحق اروح عمالي صنع بروتين موجود في السكريشن يبقى ده مرحله البايرينيا مرحله الاكتيف ريبليكيشن ادور على الدي ان اي السنثيز بتاع البكتيريا دبل ستراند دي ان اي دوت في بي سي ار وبروتين دي بلاقي عليه انت اقدر ادور على دي ان اي واستخدم بي سي ار وبروتين دي لأ أنا كان عندي مادرس سهلة جدا أضعص وأسهل وأضعص أكيد لما مادرس دي تبدأ تهيل أو بيديها تتين دي ومادرس دي بيديها تبدأ تتين دا لا ما تقاش دياجنوستي كم تتين لأ أنا رفضت المرض يعني بيديه الكروني. الكرونيك يبجأ يديني مني في الكرونيك البدايس طب وليبها تبعشتك وليبها تنسائنس والترانس أميليسس والكلام من دا طب المانع ممكن ألجأ له يديني فترة يصفرتي الدياجنوستي بتاعه ثلاث دوام بثلاث درجات المهم في الاول واخر وركز مع مين مع المرضى مين بقى المرضى الثلاث انجس اللي قدامك والثلاث اللي في وش اللي في ضهر الاجنحه ولا مين ابي طريقه في الساتس الثاني حاصله والحفاظ الثاني مع بعض اين الاضاحي الموجود فيها في الساتس الثاني نسمع كده مع بعض يقول ايه بس يقول يا دامت فيش اسم الانتشن دي والضروره الانتباه اكثر على عشان الناس تنام راحه ووصل عشان عبد الرحمن ها ديورينج الانتشن دي ديورينج ديكتيف ديورينج ديكتيف ستيج ضروري العجز لا احنا بنتكلم ضروره في غالب الناس 75% اللي فات عليهم ان يديقيسوا ايتاي عن سن بعد بضعه اسابيع يعني ده شهور ماذا لو ده مش كل الاحوال ماذا لو استمر اكتر من 6 شهور ده راوند الكرونيس دي ايوه فامال ال ATS مش صعب ان بي اكبر بكتيراs من SN في حد قال لي ان ربنا تعالى عمل اورك الاول في داتا سي دي هيبتيك نونسيشنز اللي في عندي كلت جاوز كان ال SN موجود تحت مع بعض اي كلام اللي في تناقض جوه هي العمليه مرحليه خالص البدايه هو المدرسي بيجي بيطلع على مدهش في الشكل اديز بيردوب سيشن ده بيبدا السيمات الانتي بودي بركشن بو فالانتي بودي اللي طالع شويه ده اللي غالبا بيكون مضاد بروتين مكون اديز انتي بودي كارجس وبعد ما حصل في النسيشن بتاعه الاعضاء العصبيه اللي بتبتسم بعديه المدرس بيتصر في بي مراحل الانتيجي بيطلع بي البايس دي بي ليفل عامل كتير وصل لدرجه كبيره في سنه عمله النيون سبرشن او ضعف النيون طريفه بتبني سيستم وطال يطلع ادي اس انتي بودي والامبدا ابتدى يطلع ايه؟ لمس ال اس اي جي ال فلما ال اس اي جي بياله بيبدا الانتي بودي يتكون احيانا بيكون جصه رباعي لكن في كثير من الاحيان بيمر مرحله ما بين اختفاء ال اس اي جي وظهور ال انتي بودي المرحله دي بيسموها الوينج ريد بلا سؤال ايفان يعني قلت له في غمير معلش لو في حاجه بيزة بيزة <تصفيق> لو ست. ست في الاسئله ولا بسرعه على الاسئله نقدر نخش في الكسوه ها دي المرحله الثانيه وهو بيجي على لو بس كرف جسم اس اج ظهر واختفى ولسه ادي اس مظهريه المرحله دي سألوا منه ايه قال عليه هي المرحله اللي فيها اس اج الهتبين ها عشان بيقول لي لسه ما تكونش او كنوز دي تكتد ايه موقف المرحله دي الانجل كور انجل اللي حنتكلم عنه هو ده اللي ممكن يكون موجود بأسر محراري فلديك نسكة في غياب الآخر مرحل حيب ايه رأيه في الكور انجل الانجل اللي موجود جوه على, على المثيل جابسل وقصص ناحية الجودة اسمه يبقى اسمه كور انجل ده ده ايما الموجود هو الليبر نيكرياي بعضوكو بيلاعب وده ايما السؤال وانا دائما هو الليبر نيكرياي هيتكون ضده الانجل هي السابق يبقى عكس دايما لما في حاجه هي فيش ولا في حاجه عامله تروح قافش بيها ده ما هو الفيروس هو في النهايه وهو بينت في خلايا من الليبوسايتس اتكسر بيقول لك اي دي ستيكشن بظبط كميات اقل من انها تبقى ديتلت عشان كده مش هطور على المرض ده بس دي اجافيه ان الناس بتدي بوسس طيب يعني دي شويه كور انز قرب بره الليفر بر. دي بي اي دي بيسد المشا خالص قالوا لي ديونه الدكتور بس هم اقرب من دوم الديتكت في السنتر اذا الاهل كور انش تقول قوله الليفرز كانوت دي ديتكت في وش طالع الحته اللي طالع عليه وما تروح تدور على مين على الكور اني بول ده بيطلع مع الكلينيكال <سؤال> كونسبت يعني طالع ايرلي انز ديزيز يعني يا امير لو انا باخد السيلز اللي هو طالع احمر او احمر ده طب انتي كور اني انتي يعني في جاي 30 كو انتي بودي طالع ايه توكن ده هنا هي بريزنت يعني ايه توكن ده يعني اي جي ام و اي جي طب بتاع ال اي جي ام رمزه ايه رمزه ريسنت على ايه في البدايه من اول الجريناسس على مدار 6 شهور من انتي كورن انتي بودي من النوع ال اي جي ام طب متسلسل بعد 6 شهور بيتم في نفس طريقه انتي, أنتي بودي من الكلاس الثاني اللي اسمه اي جي فالقلقاش يجيب علي كده بيبنزت نعم ويقعد فترات طويلة بصر. بصر في بس بصورة بصورة بصورة بصورة السلام عليكم اهلا بصورة مربع كيف يدور كمسي مقاطع بصورة بصورة مربع حب نارة بس هو رص يعني, يعني مصر كان كتب على القاله قلنا احنا عندنا جدول ده عشان اصله يعني ما حصلش رص خالص الدرجات ان هو الحال ازاي ف عندنا الجدول على اساس الدكتور واحد الصفحه ويوصل ايه موعدين اذا كنت اريد صفحه اي موعد ده اللي مسؤولين خلاص لكن الصحر يقومه خلاص مش مشكلة لا لا لا كل واحد الصحر سمعيني لا تسمعيني كل واحد الصحر لا تسمعيني كل واحد الصحر لكن كل واحد الصحر مردين صح ما انت هيو خلاص يشطب كده ويقول له صح وبالتاكيد وركزوا تعملوا قرآن زي ما قلت انا لما دخلت على التصحيح وطلقت اكثر اللي صح في يومه خلاص يكتب حاجه ثابت ويسيب في ويسيبها 60 مره خلاص يكتب ايه ما صحش ده بس انت راسك مرضيه حد مصطفى واحد جاد الأساني، الغي الغي الاسامي الغي الاسامي للثابت احنا احنا اسمناهم على شخصين بس مش قطعا او مشينا نفس يعني كل اثنين كانوا اللي خليهم موثوقين صححوا دي وراسي المواليد حضرتك صححت مواليدك ما صححتش الراجل صححت مواليد وادين ويبقى كده كده انت اللي تعمل او تبرر وتمرض لكن على كده يبقى زميلك اللي دايما موجود معاك في كل الظروف كامل واحنا مش نراجعوا على بعض بس كده والله نبدا كل عليه كده نراجعوا على بعض عشان احنا ممكن ننسى عشان كده نراجع يعني ثم اصرار اصرارك مين يبعت لك الضبط هيراجعوا ويردوا عليكوا مين يعني على طول وضحت وضحت موضوع الاصرار بتاعك بتاعك بOkay يا شباب دي كل كده كل في الدياجنوست الانتي بورد الاي جي ام بتاعه يرتفع عادي الاول بيجي دياجنوست اربع ست شروط يبقى وجود رمز ريزنت انفيكشن ادي واحد ممكن يغطي لي فتره ويندوز يا ريت فتره دي بان يكون الانتي بورد هو الوحيد اللي بنص هنا فاعتماد يبقى هو ده اللي بيغطي لي فتره ويندوز الاي جي سي بقى عشان بيظهر الايه يبقى راس دي استقيم راس دي رمز يعني لو ضغط معانا الماركر بتاع الالكتروليت وهو مربوط يبقى ده رقم العيان الالكتروني واضح طيب ماذا لو الEN يظهر ليه يعني الEN لو عمله في لون اخر هيظهر ليه في ديليشن دي ودوائي افوت أكيو او ذاك ستيج وينتهي برضه مع الSN يبقى وجود الرقم الانفكتيفيتي اشمعنى خليت ثالث رقم الانفكتيفيتي لان الSN الـ M-T كتيرة وقع مصر هل وجود S-Angin طاضي ده الرأس اللي عادة انفكتف؟ هل البارد في الـ Sphericle D لو دخلتك لو كانت دخلت من الشخص المريض أو الـ Carrier لواحد جالس عادة يتعمل لك انفكشن؟ جسين S-Angin Sphericle طاضي؟ جسين S-Angin طاضي؟ جسين S-Angin طاضي؟ إذا الفيروس وهو ينفكين بيصنع S-Angin كتير ويرضيها طاضي في الـ Stiffulation هل S-Angin إيه ده برامس انفكتف؟ ما يقول إلي إيه أجل لا يوجد إلا هو فيروس كامل إذا هو ده الرمز يعني إذا هو إيه أجل يتقل لك حيث أن نصفلك مع الزائز ليس نصفلك أنت إيه أجل لرفس الإنفكتيبي دي عشان تفعل إذا هو موجود مع قسم نفسه بطر بس هو الرمز الإنفكتيبي دي ليه ومش نصف أجل لرفس الإنفكتيبي دي عشان لسه أجل ممكن يكون فيه فيه نكرو أنت بطر لكن إيه أجل يوجد ولي هيتجمعه أستغسني لذلك عشان كده في اجن هو اللي خلانا يقوم في وجوده كميات كبيره يبقى ده معناه ان العياده هاي انفكتيف يعني ممكن يعدي بيه يعني عنده بالوزات كامله كبيره في السيركيشن بالدم طب ولما يختفي ذا بود بروجنوز وخصوصا لو صار الان تي اي انتي بودي بالاختفاء الاي اجن وظهور انتي بودي انتي بودي بروجنوز رمز ان الانفكتيف انتهى والريكفري حصل طب ماذا لو انعكس لو الانتي بودي والارش والدي اي جي اتطور يبقى ده اضطراب في الاعين قال كرونيك ايضا هقول لك كلمه وتقول لي مين الهجل المسؤول عنه مين هو رمز اليوني لا رمز اليوني هو ال ان اس انتي بودي ليه لما يختلف اس ال ويصير الانتي اس انتي بودي يبقى ده رمز ال مين هو رمز ال الاي اس اي الالجيوز ريكوفر يعني العيان خف طب غير ليه كده راس الكفر مش راس الاميونتي ليه الاي اس اي الالجي مش راس الاميونتي بره عليك ليه المشكله في الرايزنج يعني كده يا جماعه تبصوا شده الضرر الجدي لو انا عندي الجسم الانتي اس اندمي واي اي انتي بودي الاثنين موجودين وموسدوا الفيروس ده مين فيهم اللي هيقيني مصر يا عزام على رأس مجاوة أنا عندي أندي S وأندي إيه والفيروس ده كامل مين فيهم رغمه كل التين اللي حيكون بدون Neutralization ويحمينه أندي S ليه؟ لما يكون الفيروس كامل دي الحاجة اللي بيضغطين للقرأ ال S أنت لما أندي S ولا يتعرض ويستطيع النعو من الوصول أندي هاي رغمه القرأ بيديوش شايف كامل إنه أندي مستقبل جوات فيرس يعني مش كلها التروت يتكون جوات الأبوباكتك بال Neutralization أنا عندي الثلاثة الانتبولي اللي عمدين في السيبريشة والفيروس ده دا داخل مكوّر كده كورة فمين الانتبولي اللي حيمنعهم من رسول الترمي بتاعه من أندي اس؟ سيدنا قلت أنا هشوف انسة أنجل على الصقر لقد قال لي اسمه البرتكتر او الريترايبين يبقى قوله رمز الديميوني طب ويه الانتبولي ايه رمز الريكاوبي وهو العيالي اللي عندي ايه أنجل؟ معنى ايه الانتبولي ويبقى عنده بيروس مكو و blendingهاяти أختفقت ك Peace One بالله دليل يعلم أن الله safar إي إي كاله ده عالص عالص عالص calculated طب انtern alle Goodnight gods مش عالص العالص و ك scare في ello لا uh لو بمكن worked for much with me ممكن Nerdy colors we could Pro Baby ممكنり م Cantonese to me يعاندي gelsa that the more you really could not talk she didn't talk through the multiverse meaning ''mikalsa raspberry hood'' لما تلاقي اشكال في كل حته صوت تضرر والزيت وصوت على المكنه سحفه وبتصقع ده مش رمز التآكل اللي ممكن يتكون من غير ما يكون يعني في دكتور حياه باسم ده استخدموا رمز التآكل نفسه مكانه عايز يا محمود الكليه عملي ده بتاع حمل التطعيمات بتاع حاله تطعيم بقى عنده ايزيو بقى دلوقتي عنده ايزيو ماروز ريكفري ده رمز ان هو عنده اليوت صح غلط لا رمز ال ان تي ال ان تي رمز الضرر اللي لانه معناه الشخص ده ما اتطعمش توصيف وكان عامل دي انج انج انفكتي وحال دلوقتي انج دفع والانتي زار يبقى العيال هتقر الجر رمز الضرر ال ان تي رمز الانفكتي طب مين رمز الدورينج ثلاث حاجات كرونيك ال دي طبعا سلسله تكيفه لما ال انج المستمر فقراص الكرونيست صح ولو بقيت الإنشطة، ألا استمر روص الكرونيست ولو بقيت الانتيور ألب RGG في موضوع الـ other markers موضوع الـ S أو الـ Asset فقراص الكرونيست يوم فقراص برس الدنيا الـ S مدام مستمر ومدام مستمر مع موضوع الـ ANTIور من يموع الـ RGG فقراص الكرونيست صح ومشي من إيش يوم؟ ودور عادي ينبقى بجيش نعجة عادي سنب لسه طالب جديد كان هو له حاله تكون ال3 وال3 دي الساعه 12 ال3 الساعه 12 دي سؤالين صعبين سؤال فيهم لقيناه ال3 لوقت دي هم الاتنين صعبين بيقول الدرس دي وانا قلت الاسئله صعبه كده عشان جابوا كلمه تبون سوتر من الصرف نعم 3 صعب الطلبه دول انا السنه المره فاتت ايه مون سوتر دي ده ليه لان كلمه بيقول سوتر في الكتاب القديم وشال إن ده غلط صاح زي الاء مشهوره لانها فكرت في دماغها قال مول سوستر يعني الناس اللي شغالين في الصور يبقى ده في مثل الفيزياء يبقى تقدر الستورز تجاوب السؤال صح لكن في ناس منهم احنا مش عارفين ليه بتكون سوستر فاحنا قلنا مش زبقه ولقينا السؤال واعتمدنا درجه كل واحد جاب درجه كانت عالمه عندنا حسب الله ما يعلم <تصفيق> لا عشان السؤال كان محطوط في مشكله ان سؤالي انه لما في الواقع المشرف على السؤالي عبد الله انه مع سنه 2004 بدعنا جميل لا احنا بندفع كل سنه في النسخ الجديده الموجوده اي حد مش صف عاد بياخد نص فحد كسب واتفتح كده دي يعملوا ايه لكن السؤال الثاني كان بنقص بقى قالك مريض جاينا عنده الف ايه اللي هنا عنده فيصل اس وعي ادي يبقى ايه بس ما درتش غير المعلومات دول بس يبقى دي اه يبقى كيوت راحت المراكز ما جاش كلمه كرون نو no. ما رجعتش الورقه ان السؤال ما فيهوش كلمه كرون مريض عنده هيبوتازيا في لقيت عنده اس اتش بوزيتيف من اي اي بوز يبقى مين ثلاثه كيوت في الفراغ وقال الاديه وقال البيريه لا أعشي. أعشي لا e -E -E في اشغل لا بص حط خمس احتمالات هو الاي ايج والاس ام يبقوا موجودين في الايجيو فيس اه موجودين في البايريه اه موجودين في الكرنيسيا اه لما ما يقولكش كرنيسيا في السؤال ويجيب ايجيو بس انت ما تنظمهاش في الجاردي لا كانت الورقه دي ده انا قعدت انا ودكتوره كتاب على الدكتوره سميره وقعدنا نشوف كل الورディング فيها مفيش اهتمام هم كاتبين حاجات بالطريقه الخليجيه طب ده مش الاكل بس انا جالس انا رجعت سالته مشكلته ان هو ستريس امتحان انا والدكتوره سميره راجعنا السؤال ولقينا ان اللي ما كتبش اسئلت مع مفيش حق لان كل احتمال اخر اتكتب كان في حاجه خليجيه في السبعه في مرحلة اللي لسه الورق دخل واللي في المرحله اللي هو داين افيو كده هو بس تصريح فانا في كل الاجراءات ما جاش يغير الكود بس هي تنفع اي استخدام خطر الساده اللي المواقع المستعمه ما جبناش كلمه ضرر خالص في السؤال يا جماعه وصرنا مهندس في الشركه يعني ماشي انتوا ظاره من دي وانا بقولك ما فيش احنا اكيد اقسم بالله على عظيمك ما في كلمه ضرر السؤال في <تصفيق> اخجارات مكانش فيه كلمة الترونيك يبقى إصبع صلي بالله وعليه الآن المسرر جاء فيه دي كتاب ديه برد؟ جوتس هذا برد؟ يا راس الحمد للأمش عملكي سعى؟ مكانش فيه كلمة الترونيك يسوها بس ليه ليه ليه ليه ليه؟ أكاديك الوقت وليه أعطينا وزيزة البسط وأعطي أشوف كل احتناير مكانش فيه كلمة الترونيك مسرر جاء كان فيه وحياتوا ربيني مكان فيه؟ نظرنا. نظرنا وما لقىنا معنا مش حقا لان الوزن كانت وصل من كلنا احنا هلنا جايزة تفتلوها ايه نالك علاج نتفكرت لخذ كبرة مونوطرابي في الصلاة في الجنرية في علاج الجنرية ممكن استفتن اخبتك اي حاجة مشتكي اي شكوى نتهم اي شكوى نتهم على اي شكوى اي شكوى لو اشتكبش فرصة كانت اشتكب بلدروع ونجد حنا ورقة تانية ورقة صحة والله عظيم الورقة بيتصحك وبترسك وبنرجع ينزل بندرق لأنه أنا أفضل رجع لحسن بيتمعنا بالسبب ولا لأ ما نحن نفت كلمات وندرق عبر كيفية سؤالك نجعت فيني بترسه مية ومنحنا الورقة وشبنا الوالد يتكاشف لها كان سؤال جنورية كان بيقولها فيها الكنورية وبيتعام بالاسبتاين وميسل بالاسبتاين وميسل بالاسبتاين الروز وشكده وبالتالي جنرشن ولا تقوله بسقباط ولا بمارسة. هل <تصفيق> هو أنا ما أحكي من السؤال حتى دكتورة السومية إحنا تستاني من السؤال إحنا دايماً ما نحقصهش أساني أنديواتي قول لا فده يعتبر قصور في اللي السؤال. حق, حق. حق السؤال بس خلاص هو حقه هو حقه ده مش التحيص من حق السؤال ما ده أشهر سؤالك واحد السؤال سؤال واحد داني أرمش مقروض بحق أستطاع الجميع أنديواتي سيتوستاني ما أشهر مؤكراً ليش بحية دانية حاجه دي لما اتكلمنا على كلمه مونوتيرال الجايه حاجه دي النظريه ماطرش بالنسبه ماشي بص بص احنا بنقول بشكل عام ان شابه التمايه بتاع جنرال ان الرول بتاعي ان استخدم مونوتيرال صح فدي احسن من ان استخدم مونوتيرال دكتور شكل تاني انا العقده لو خدت معاك شكل الرقم اللي استخدمناه ان اومانيشن ومعاده ثانيه لان صفحه رسمه البي سي استنتاج لانها مكس صعب ان الروستنار التنفيذ هو الدراست والكهرباء رافع يعني بيتراجع البروستي تفريع جيتيكي السؤال محطوط صح قولوا لي يا رافع طب قولوا صح ولا غلط يا جاد تمام هو الورا كله هو هو الست ده فالفراغ بتاع قوس منها تؤه عشان يتكافئ من السستيم لكن الار دي تكتر في اليا في ده تصميم بتاع الروستنار بتاعنا جامع ويطلع صوت ماشي ويطلع كده بيطلع صوت بس انا معاك ما انيش ما ادعش النفت الاخير مش هستقبلها بهذا الامر كل اي اللي هودي في الدنيا بيطلع جوه الانفليشن بيطلع الاول اي ان ام سومين يبقى السويتش لاي شيء اذا كان ما الهس النفتنس ما بنقاش وده او نركز فيها لكن لما يكون ياك النفتنس كده على اساس في سن المراهقه فمن هنا جت النفتنس يعني مثلا في الروميلا ليه الروميلا لو احنا قلنا طار على اي HM اتش ام او لازم يجيلي الاي جي ومره فيشنز لو قلنا الناس دي ان انا بدار على الدي ان HM ايه ولا جي يعني الروميلا ليها سبيس ترانسفيرت انفيكشن سواء اي اتش ام او اي جي اللي بتاخد قرار بعد ان يكون التنسيشن هيفرق معاك ده سعر الاي اتش ام ولا الاي جي لازم ولا لكن اذا كان مجرد وجود احيانا اقول لك ان م بتتوجه يدورش مش يعني نعم بناك عمركوعنا بيه الجادة للطبا دير ده ايه اللي يقولك ايه يقولك اه حلما تدور على ستة مركز في كل مريض تدور على جهازة منهم بس اولا التور أنت ما بيش داعي تدور عليه لانه كده ولا كده مش مفوض بدي تكتبه بايتدور على مين تدور على الساعة والأنت الساعة والأنت التور أنت مدي والأنت التور أنت مدي بشقاية سواء أم أو شي على حسب نتيجتك هنعرف العيله فيه فاحنا بنجيب التوازيت دي ان اس ديو اخر سنه لما بنقول لك انها مسكته في نص السنه وقال ايه لسه اجي نيجاتيف والاتفه بيقول لي نيجاتيف انتي الكور نوعين نيجاتيف يبقى مفيش العيال مسترجعش عنده ولا مرض ما عندوش ده يعني عندك ممكن تقول ده نيجاتيف على فكره الترتيب بتاع العائله ده اصلا بتاعي يتعمل دي سي ليه في سؤال ايه دي اول مره تعين في السنه هناك ديشنز سيجنيفيكانت فور ايتش اوف ذو فالخمس درجات لم خمس اختبارات لخمسه فينس بشريين خلك مريض عنده مثلا ليبيدايس تي كانت واحده ليه طلعت الليبيدايس دايس انجين ها نيجاتيف والاي اس انتي بودي مثلا بوستر والانكور انتي بودي بوستر مريض عامل ساج عنده اي اس الاي اس يبقى ايه معاناً، يعني معانا انجل 4 اس يا رايكم ايه بفرق الدم طب كان يقدر كان يقدر الملتحمي في اي واحده بقى من دول والستاتيكس الاساس انت اس بوزيتيف مع اس انجل نيجاتيف مع انجل كور نيجاتيف ده هيعمل ايه في فورما الانفرس دي صح اس بوزيتيف انت تقول من النوع ال اي اتش ام بوزيتيف والاي تي اس نيجاتيف النوع الثاني اس اتش اي بوزيتيف الاي تي اس نيجاتيف الاي أنت كور انتي بوديز من النوع الاي اتش ام بوزيتيف والاي تي اس نيجاتيف يعني هو راجع على المريض وعنده الانفشن يعني عندك الانفشن دي هو حاسس ايه عشان يجي على بالظبط المريض عنده مضاعص ايه وعنده جندس وعنده أعهاض مجالة ينشي نجلش الاسا انجل نجل الاسا انتي بني الكاتب والانتي كور انتي بني بوستر من النوع التام وين بشتده كل الماركة راسي بوستر الاسا انجل وين سا وانتي هنه يلي وانه مرئيس براك الهوارين إذا امتصوره من دول جهد السؤال العجب ديه وانه ولا قبطة نحن سان فتح قلنا بس منظر عشان بعد كده فيها ارتباط بعد كده كان نظام كان ده بتاع اللي هو كان بيوسعوا الامتحانات الصعبه كان في امتحان السنه اللي فاتت ده امتحان مين فيه جدا جدا كان اولا الامتحان طويل وكانت بكابات زي ما احمد كده شاف في سنه 34 كان فيها اسئله اجابتها كلمه وراضله يعني مثلا جاب لك على ديفيرنت كاسه قالك ده انت واحد ما عندوش لسه كاتب خالص خالص دي الاجابه 5 ملم تمام دي الاجابه عادي شرطه نيجاتيف يبقى دي انت الاجابه الصحيحه مظبوط فين اللي بتقول احنا قلنا لو 5 كده 10 ملم مع كلمه النص الجامد لو عندي لسه خدنا كذا او كذا او استقضنا في سبيكتر اسبارت ولقيت عنده انديوريشن 5 ملم يبقى يعتبر نيجاتيف الاجابه كانت مظبوطه نيجاتيف دي اللي كانت مظبوطه كان في اسئله في الامتحان كان تقريبا بيبي اتولد لام عندها الطفل اتولد لان هنا عنده ار جي جي اي جي جي ضد بي سي فايرينج وعنده اي جي جي ضد ال اتش اي بي نفس بي سي فايرينج يبقى ده معنى ان الترانسفير ترانسفير باسيڤ اميونيتي ضد ال اتش اي بي واجيتنا ادى ان امه بس لأن الـ PCR نيجا دي ومعنبوش الباكس الحاجة الوقت لكي تلتي ده تسم يعني الاختبارات اللي فيها مشاهدة رح فيها بك مشكلة قولتها تقول لي مش أحقاص بس كلام ميئة بس ظهورة فجاب خمس فواسير وخمس بردار بس كان سؤال جديد وجديد جديد طيب وصلنا للجدوة للفواسير نعم نعم نعم انا ايه عشان انا انا انا كان الامتحان سؤال حلو ها يالي بصرق. بصرق. يالي بصرق. بصرق اللي اللي طب خلينا نحل الامتحان سؤال حلو بقى راجل ايه فتعرفنا في الشاكه اتحضر انت ويطلع كلمه اللي انت بتعرفش اللي بيحصل يتعامل عندنا لكن مش الشخص لا انا بتابع وانا عارف خبر صار انا مش عايز بقى طب مين الباي؟ يعني من وجهه نظري الخبر الجميل ان انا اللي لجنت طبعا اعمالي برادة دمناعي من السراء و بلده راية يا مش اشت مسكولة عن الريد تبت كشابه دي عملي بيكتعاد انا بشيبه انا ال... بشيبه بشيبه من عشرين بلده مستوى جهة اسرائية و بسهلك كأيدي ما عرفكش مورس انا انا حبيبي بقولها ايه بشيبه انا من ده عليه الكلام واحنا بنقول كده اللي وصانا لله التريت مفيش دكتريت الدكتريت من الجانب الوراثي الالكترونيكي يعني بنتمرر التغيير لعائلته ثانيه ادويه التغيير ممكن وبعض الادويه اللي كانت مشطوره للخير الصحي تماما في الشغل زي مثلا لاني فيودين من حاجات التغيير مش مهم انا ثاني مش مهم كده ثاني جنرال تشيك لو انا مش داخل في الامتحان تشيك لو انا في هذا الكتاب مش داخل خالص دلوقت بكام عندي اما عدس بسلك فنيجي نركزي تقسيم المحاضره للهاذ سيرفيس انجن حتى في الميديكال باخد الجيني اللي بتعني بمادات السيرفيس انجن وعامل الروتين على تشيله على الباسل فدخله كويس بالنسبه للدورتي البروتوكول دي, دي سيرفيس روتين في الاستريشن ونستعمله دور فاكسليشن 3 دي انتيماستكس بالديستويد ريجين ثلاث جرعات كل 1 6 مره امتى ندي انتي بودي بمخالفه النيو بروك ولا في التدخين السبوص مين اللي بيجي السبوص ترك موقت الضم هو دا في بوزيتيف على طول بالحاول الاني او بالطول شك نفسه مين البريك اللي بيصغرنا كتير طبعا احنا بنقدر في السن بقى يجي لنا بقى هايبرتنشن وحاجات دي فتعينا النظره يعني لازم تعمل حاجه على البعد وسريع عشان شرط ما تتبدلش فزي حاجه كده ينصح بالمعاد الشريتيارين بالنسبه لل دي لو سكت الموضوع علينا العيال بعمل ايه كده ف اللي انا بقى فطر الزمن يخرج الست اللي كانت بتاعه الضمض بش ايده اللي كانت بتاعه فبنش على تعدا ان بتعمل ايه ذلك لو ده سن بتاعته بدل ما تيجي تعمل كده الشوكة يقول سيب السن كده عادي واعمل الجبل الجديد لو حتى لو فرق مش مشكله هتعمل كده صراير لحد ما يمشي لكن بدل ما يمشي اصعب ف ناس اللي اتعرضوا قال دي حالاتنا او اضطراب الجين او جين دومين تو بي اول دايجستيشن سؤال يدي نظره في الريجينز لكن مش فاهم من السبب زي السؤال ده ليه الليبيدات فيه ممكن ان انا اعمل حاجه اسمها بوست اكسيوجر بروبلكس ليه ممكن ما تعملش دلوقتي هو ده عمل لما كده يسبل ليه مشين في انا بقى احنا اتفقنا على الانتيشن دي الامراض اللي في كثير دي بتاعتنا طويله تسمح لي ان انا اتداخل واعمل لك بريفنشن اولينج ديبوزيشن مش داخل قبل نعم المره حضرتك دكتور وطيب كده قول يا حاج لو اذا ما في شيء يسمى بقى تقدروا تخصصوا التركيز على انا كده دلوقتي عشان حاجه جميل غير يقول لي جرام النباث في المناسه اشتغل شورت بي عايز اقطعها القدره على التطور مش اربعه يعني نفس الاسكور نفس الحدث يعني متشكل النهارده هجيلك النهارده الانتي بودي واقول لك على يوم ولا يومين ثلاثه الكلام بعديها ولا نفس ااا الزبادات دي ضد فيروس البضايت تعمل خطر اللي بقدر دي فيروس بيعمل انفيكشن كده اسو انفيكشن او سوبر انفيكشن مع ال دي انا بس انا خدنا دلوقتي حاجه الطريقه بتاعه اه في حد داخل دلوقتي عايز يدخل خلاص س الحمد لله اللي بغايتس بي ممكن في الامتحان يقول لك البودستر ترانسميشن بتاعه البودستر ترانسميشن بتاعه هيبقى ماشي مع اللي بغايتس بي يا اما معاه يا اما هيتوصل فهتلاقي بنفس الطره يعني من غير ما تضطر تودع توصل ده زي مصر خلاص بير ترانسميشن ده اللي بغايتس بي بس الكلمه دي يا اما فوق الفراكشن يعني معاه ايه المقصود بالريفيجن يعني مصدر التباس فيه وثلاث بتو كلمات بتوع النقل اللي ودايث في تقول له كده كلمات غيرت بسيطه يعني يا اما سيسولي يا اما فيزيو سي يا اما برودكتيف افكت فيكت الفيروس يعني ما يقدرش يغير من وجود كلمه وراثه والكلمه الفرسه بتاعنا هو اللي ودايث في فايروس ده سنيكم في عنده لو انا متاحد صعب بقول لك كده كده نتجوز وسميت اسمه برينشر او كنترول اوتوباكس دي دي ان دي ما انا يعني انا لو هعرض ال بي اوفر الكونترول بتاع البيشرز وبس هو ده بس انت هنا يعني بتاع الميلس او مش عارف عشان تقول له ان البارادايس بي بريڤيشن طب ان البارادايس بي بريڤيشن نفس نفس نفس اي ايس لله في التفصيل الجنرال فيشرز المعتاده والهكسيليشن اللي البارادايس بي انا لو عايزك تقول لي بارادايس بي بالتفصيل ممكن من غير ما اجيب سيل دي اقول لك التريديشنال بتاع ال بي نفس ادابليسيا التبسيم هو الB ال يعني مجد التبسيم بتاع الB او منع الB كان التبسيم تمام يعني مش حاجه قول لي ان البايرس B نفس السكشن مش هتقول يعني كاينه كنترول الB عشان نقول نفس كلمات الB هو احنا منع الB لان الB جابته B يا معايا انتم انا هنا السؤال على التبسيم التلميذ يعني منتهي يكون عايز في الديفجن اوف B يقول لك هذا هو بريمينتك دي يعني احدى ذوق التجريسي قلت انه ممكن يبقى أولا ساعة الحمد لله رب تقومين المشاوطة انتعان الا ايه دي ايه كديبة دي المقدمة التريفية دي بالأرقام ده داشة بس يعني الاندلنس والبريمينتس دي ايه حاجة بس نعلم هذا كده الاندلنس هو الحلقة الجديدة اللي بتظهر لكل ألف شخص سنين دي السنة المعارضة وفي أبا جيش اتو معرفش كان 0.8 في الألف في السنة وفي الواجه البحلي كانت 6 و 18 في الألف في السنة دي أربامش في الحبص البيبلاس ده هو بقى عدد الحالات كلها اللي حصلت قبل كده والذي حصلت في السناني بالنسبة للكوبوليشن كله كانت 9% في الواجه الامل في مصر تصل للربع دقييمة 24% في الواجه البحلي في مصر دي أعلى نسبة العالم في مصر يعني اينا <متحدث> قوائل على جسمية السيطرة على الحمد الموضف افتح مقاومة من المياه وعلى ذلك الموضف افتح تحدث ولا حرق اقلقوا فيهم من الحصة الموضوع بلد لما قلنا الموضف افتح تنين من الطريقة اقول لها الموضف افتح تنين من الطريقة وقال ليس افتح تنين يعني ما يحصلش لا تكل اللي بلدخل اللي نكتوب عندي ده موضف افتح تفتح نمتلا واحد تنينيس نعم هنطاية سبس بي ايه بلاش دول او بيدي الدوز من الكوينتينيلس بلس او الكوينتينيلس دوز برودكت يعني يخش يا بدر فيوجن يخش فيها دوز يخش فيها بيروتينز لكن نظرا ان الفيك دوز الفايرال نود بتاعه مش زي الفولايت سي يبقى ليه الفيرال ترانسفيجن بيطور اكثر يعني يعني لو سمول دوز ها او بيتم انفكشن بسمون دروسي قال معلومات بيتم بقى مون افشل يلطفل بالطلالة الأفضل لكن بموضات سكي بيتم افشل قال معلومات افشل انه ما ينطفلش بالطلالة لا يلطفل بس مش تنافسي كباكي بيتم والسبب ان افكريفكت الموز بتاعته أعلى بولفان الرد كلاعوه أقال حسن علي سودي هل يمكنك بكورو من هنا؟ <تصفيق> اه هل يمكنك بكورو من هنا؟ more frequent exposures يعني يعني لو سيلج اكسبوجر بدوز طبعا تجيب على طول ريبيتد اكسبوجرز ذو سمول دوز ممكن تجيب بس محتاجه البادايكس في البادايكس في الريبيتد اكسبوجرز ذو سمول دوز يبقى معدل الاصابه اعلى ليه الفكتف دوز بتاعها البادايكس فيها اقل الفيرال رود بتاع البريمنتيشن بيبقى شرط عرض اكثر يجيب ريسك لكن في بدايتي جاي استادي دي جايز يعني مش عايزين الناس يكونوا في امان كده ويطمنوا ان الريليتيد سمول اكسبوجر ما تجيبلوش مثلا الفير موديليا ترانسميشن عم ده يجوا كمبري اقل منها في بالمدارس فيه يعني بتام ابنها بيرينيتال اقل سيكشن ترانسميتد اقل بس كلمه اقل دي مش معناها ما يحصلش مكنش لان بنصرف ديفرنت دوس بالقرينه مع الهيبوثيسيس دي بس مش كل الناس اللي معنى كان لست فيشن بتاع الماده صح جاي في حسابي جاي في حسابي جاي انشارتيف الصاد يحسب يعني, يعني مثلا انا بعبدل ايه دوس ورا دلوقتي خلاص ما عادش يشيل فيكسه مساندت عليا الحمد لله بعد كده بعردلي سمول دوس تاني صدقت عليا خلاص يبقى ال بين السمول دوس ممكن ما تجيبليش لكن ممكن يبقى مؤثر اكتر عند واحد ثاني ثاني كده يعني عايزين واحد يبقى أمان ما في امان ولما تلاقي عم مايسونندس ما يجيش يجيلني زملائي والربع 5 6 اتصل يقول لي ايه انا وانا مش عارف اعمل ايه شكيت ناس اللي اتصرف بالساهيه عودنا لسه رايح حد اتصل وقال لي قصه وتحكي زي كده شك ناسه بحقنه بسن امراه واللي البريد عنده البوتاكس سي او شاكين ان عنده البوتاكس سي بس لسه في بي ام اس اي اعمل ايه اه تحت انتم الشيت مع هتستنى ده تشوف على قد كام شهر او قالك الدايجنوس وهتعمل جينوغراف عشان تدور على الانتيمولس هقولك حالي دلوقتي هتعمل يا خليها لما نوصل الدايجنوس وهعرف هتعمل ايه المهم ان البيكوديس هيك ترانسمنت هيريدان فيجن بتاع الليبيدات دي لكن استيل ممكن تحس اكتر الحالات اللي الليبيدات دي واصل للمورين موجوده وسطنا بينك العشره اللي حصلت حصل النتيجة للتريبياس بلات رانسجيوجن وخدوصها قبل ثلاثتين ودسعين كانوا يسموها بصد رانسجيوجن لبطاعة اشمعنا؟ تم التشافل لبطاعة تسي ووصفه بالليتر ماتبوخكم سنة تسعة وتمانية تم عمل اول طريقة للتكشرة لبطاعة تسي في المعمل ثلاثتين ودسعين انا لحد قبل كبيرو تسعين مكانش عندي طريقة اعمل بيها سريني للبطاعة واشوف الشخص ده عندي بطاعة تسي ولا التعب اللي فيه ناس يبيعوا دمه واحد يروح يتبرع بالدمه مش بيتبرع بيه يعني بيديهم كيس دم يشتروا منه 30 40 لتر من بنوك الدم عشان يدفعوا ب 200 جنيه ولا ف... ده شغل كرونيك كل شويه يروح يبيع نص لتر دمه وياخد الحين الفلوس اللي عايزها عشان يروح يعمل انتحال ولا حاجه منطق ايه يشتغلوا كانهم بياخدوا دولرز فلوس ففينيين فينيين اللي يحصل ايام زمان ده قبل, قبل بيه بيه بيه بيه بيه؟ ما ضائس سيما يكتشف كان بيبقى قالوا جونز قال كده في ان الرييد اكسبوجر والدراسه اللي بياخدها تعمل نفس بيزلوق المعلومه كانت ضائس سيما ظلمه قالت دي ما جلاش جونز خالص ثاني ادوروا عليه ما لقوش حاجه ادوروا على دي ماده وعندهم اي مثيره يدوروا على سي فلو عمرهم ما لقوا شيء ضائس ياخدوا منه درس هو رجع عند سي ايه؟ لا ف... يعني عشان كده ناس يكيدي ايه ما بلاش علاجه من الهزم <تصفيق> والحوان تكتر تراملت ويامسة مارست ديك الوحدة اللي كانوا يعبوها ويدي كل واحد جرعته دي مش كده؟ او اللي ال... الحديدي اللي كانوا بيدي الشخص الجرعة وبعدين يعبي تاني <تصفيق> <لا. تصفيق> مش كمعنا مصر شكرا؟ لا مش كمعنا مصر مش كمعنا مصر؟ شكرا عندنا من الهزم؟ كارت اللي ميت كان يالي كان تفرق طيب؟ طيب الوحدات الص يعني يبقص الحون الإساس والحون المعنى ويبقصت أن يجواء أفل الناس طوابير ويبقى عبي ودي داحة وبعدين مكانش عندهم وسائل تعقيم فكان يحط الأحكيمات كان يحطوا شوية ماء سفنة جنبوه كده ويبقصوا تخطين مهرتين كده كانوا بحول التعقيمات يعني كان عندنا يعني بلحس خاطئ للأسف في قصة الانجيكشن دي يعني يعني ودي بقى بالنسبه بقى تعالوا بنفسك ان الغليان ما يكونش في فتره كاف ما رياضه اي غليان بس الغليان لمده قد ايه المفروض يغلي لمده 10 دقائق ربع ساعه في حد بيقعد يغلي هو 10 دقائق ربع ساعه عشان الميه تعمل ايه يحط الفولن فيها وبعدين يشيلها يبقى خلاص يعني ضيص الوقت فدايما معجلين ما عندناش وقت فما بنعملش حاجه حاجه الميه بعد كل القصه دي بدل عندنا 10% من الحالات مجهوله المصدر فدول النموذج دي بقى بيحطوها تحت ال 70 دي المشكله دي شكرا لي بس طيب ده بتقول النموذج ده هو اللي ما بيفرقش فيشن ولا من النموذج ده الا عمره ما احنا لسه فيشن اول ما هو قال تحت فيها وده احنا لسه فيشن وليه فيشن تاني عليه بيقول ان هو مش تناسب فعلا كفاءه الهف فاليباطاية سبيك النامي سأسنك ايه اللي بالصفحة اللي جاية؟ عندك بقى ايه اختين تفرط نوسة مو... المعتمدة تزوط فيها على نظر البيتس في تزوط فيها على سيكشولي تشوفكم صاد اليباطاية السي مكتوب بلسس ولا مكتوب بلسس مينس يعني ايه؟ يعني نوت طومن لكنها تحصل فاحنا هو هو بقى بيانفي تماما ما الادراس؟ طب ايه رأي اسمي الانسيكس؟ طب اسأل نفس الدكتور اللي قال كده من الكاميرا من الكيئة وخلاك وقلوا العشرة في المئة اللي بيسمون Community Aquarium ومشمعوظمين المصدر لو سألت ساعتك كده كالذكر إيه المصادر اللي تتمع لك هل تعلم أني بينا الـ Easex؟ هل تعلم أني بينا مشت الشعر؟ برشت السنان؟ بل يتقال للمشت الشعر ينجل إزاي سيكسو ليما يجبش يعني الألقاب عديما في الأمور التوبية يعني هذا اللي قالت سؤالي يقول يقطع بقى وقول لها لا يقطع ما يدفعش بس بصر اللي انت يقول ليه جايز يعني فيه وعداني ما انتهي في الباب وانتهي بحكرة على الناس نسيب الباب مواربة اننا عندي عشرة كون هي مدهولة المصدر يا جماعة قد يكون فيها الاسس قد يكون فيها مشت الشعر في بصره قد يكون فيها الماصر للبص بيدفره ها عورت نفسك قد ببص ده أفرق وغير أكام ايه ماذا؟ ايه ماذا؟ سيكش أشكتنا أيضا ما جزي بودتنا فأنا أكتب من الشخص الشخص لأ نصتهم أنت بسيحس لأ الدكتور دا اللي هو في الجامعة اللي كان صار حاجة بسيحة بسيحة بسيحة محمود يقدر لو أبي جاره لبضاية السي يقدر يشمل الدكتور ويقوله بمدفع حياته من الجنسية بشكل عادي لا لا لا لا لا لا يا صاحبي ده جاب كده بس نفسي كل واحد من المستشارين يطبطب عليه انا عايز اجيب المراكز قدامك هو وصلنا حضرتك يا باشا لا بصوا يا جماعه والله كتير قوي كتير قوي لو جات لي حد يديني حساب كتير قوي الزوجه تيجي تقول لك جوزي عامل لي بغايه اعمل ايه اقول لها البنطلون ولا تعيش حياتك وزوجيه عادي ده موقف الالهام لان يعني مثلا لو اللي خلاها ممكن اتصاد منه لمجرد ان انا هوز كونتاكت انا عايزك تسالوا بس سؤال قولوا ما يعني ايه كلمه هاوس ويف يعني ايه كلمه انشطار الافراد اللي عايشين في اسره واحده كده دون فيجي له دايس سي شكرا لك معلقه بنمسك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لكن يكون فيه نوت 10 مدر جم من ايه اوكي هاولو دياجنوز يبطاعت في سيد ده سؤال انت سي عن المتاه لها منه فدايجنوز يبطاعت في سيد اول بالإيليزة ولو تقعد بوسكت عم التونفرميشن بالريبة اوكي هاش احضبوا يعني ايه الإيليزة يعني ايه, إيه ريبة لما يوصل اله اي بي لان الريبة عملة الوستر نفسه ذا ويستن جود بتاع اتش اي في في مرحله من اول ما الواحد يصيب الباثوجين لحد ما الانتيبوديز بتتكون قد تصل من اسابيع بسيطه الى 6 شهور بيسموها مرحله ويندو او مرحله سيرو كونفرشن منذ التعرض للفيروس لحد ظهور الانتيبوديز قد يمر عقود 6 شهور يسموها ويندو فيس او يسموها مرحله سيرو كونفرشن طيب في هذه المرحله ايه بنقدر نعمله للتشخيص عشان كده بقول لكم زميلات واللي بتقول لي شكيت نفسي الكمره ان المريض عندي احتمال يكون عنده الهبات سي ممكن او يعمل انتي بودي يطلع نيجاتيف ويبقى برضه سيره عندها قلق اذا عشان نطمنها ونبقى على بالنا تقول يعمل انتي بودي سابورتي في ال 400 شهور ايه مش هتفضل 6 شهور قلقان على نفسها استنى ده انا اشوفه يعمل جايز يطلع الانتي بودي بوزيتيف طيب ما هيقول لك يبقى بعد كدهك شروط كمان عامله يعني عشان الاثبث ال 6 شهور على مرحلتين 3x3 ما لقيتش الانول دي بعد ال 6 شهور اعمل مره واحده بقى في العكس تقول بي سي ار ولو طلعت نتيجه يطمنين تماما كده تطمن يعني ما حدش ممكن يشوف في نفسه في عياده ولا في معمل ولا في غرفه عمليات ويطمنها ب 6 شهور شاك. طب شك طب الشكه دي مش جايز يكون فيها اسبوع دول طيب مش جاي اسموندوز دي تكون عدى الصعيد هو اللي اسمها بس ربنا خده مناشر فايز ديتكشن جايز بس جايز اذا مش معانا دي هتكون النس فيشن انتضم تماما لا تطول في تشكك نفسك نعمل الكريانه قبل مرور 6 شهور وبنقاسم على المحاضرين عشان اطمنك 3 شهور دور على انتي بودي بعد 3 شهور عيد الانتي بودي تاني ستيب نيجاتيف يبقى اعمل ايه <تصفيق> ممكن يشكك تماما ولكن هوجه كويس خالص اول شيء انتوا كنتوا بتسواوا 2 و 3 ساعات عمل خالص عايز سؤال جهاد انا رديت عليه قلت ممكن يحصل ممكن يحصل ده بنت على عد الثابت وسائما الاصابه بتعتمد على دوس بارازايت ريليشن شيبس الدوس كانت جايه ان دي سيستم بتاع الكسر اكبر في ايه في مواجهه الحد بين الانزيمس ومين فايروس ايه اللي كسب ده نفس سؤال جهاد على نعيه ايه بالديد لأنه برضو ستين ممكن الفيروس ما يكونش وصل الكيميائي ما ديكتب بالPCR لكن ممكن يعمل بيسة 4-3 شهور الأبنين بدل أن يعمل أنتوني مش مانت بس هيطلع عيدة دائما بعد 6 شهور 6 شهور هو الشرب لايم اللي قدر أقول الشخص داخل الله سليم ولا يتطمم 6 شهور مش هل مين اللو التريتب انت على اي اساس؟ التريتب انت خطر مش سام التريتب انت انت تغفيرهم يماش اكله أكثر من نزال هادي واحد مجالوش الديسيس للترفيرون معرضه بالشكل للترفيرون غالي اولا مشاكله كتير سنينة يعني انتقاش كده تطوع واتينه للترفيرون ده هيك عن مريض بص كده للتريتمان العلاف يكون في الترفيرون والريفا جرين تبقى بشكل هذا العلاف غالي ادي واحد الثاني الريباطاة السين ليها ستة جيلو تايبس اللي جيلو رباطاة السين نوع جيلو تايبس 2 و 3 هو محصوص قال ان خلاص كان يبقى ده سي باسع الحظره من اللي جاله سين زائد 1 لان مور سته واسع الحظره نشوف احنا عندنا مشكلتنا في مصر الوضع النسبه النسبه عندنا 24% بعد 9% الاغلي يعني معدل الاهرش كله في مصر يتراوح حوالي 12% 15 16% لكن المشكله الاكبر ان النوع الاقتصادي سبايد اسم 4 اي ده مقفول ده مبريسستنط جداً من الإنفرارفير فانت ممكن تكون جالاً بقول ايه؟ سوف في يديها نسرح شونه زيه؟ المهمة لما نعمل بي سي آر السلال اللي يجي مره في التعادي فارج بي سي آر اللي بدلت سيدة ينبوز فارج بي سي آر دي مرة واحد تشغيص المحل تسيره في البرشة هدي واحد دي مرة اتنين اني بعملها كواندليجيب عشان اعرفه فعلاً ان المريد ده عنده اكبر انفرشان ومحتاجه لعل كما يكون بداية الإعلاج فعلا عشان أعرف إن الإعلاج مؤثر إن أعرف إن جينو طيب عشان أتوقع من الأول إن الإعلاج حيبقى مؤثر ولا أنا بتعامل مع الإسستم جينو طيب اللي بطايت السجي أخيرا بتنتقل بلد بورن وكمة بلد بورن يعني زي السي وزي البي يعني بارينترال سكشن بيرودينيا سبيريديري المقصود بالبلورد يعني موجود في بلاد والوديك لوث يعني ينتقل زي البي وزي الس زي نعم يعني المجال الواضح عند البلاكتس انه يعمل افراد الاخرين بالطرق المعروفه وغير المعروفه طيب هو اي مش ولا لا يعني ما تخش دي بالو لان بننتقل بالاوائل شطه وسكينه على فكره بايرح لما يكون انجليزي ما يتقالش دي بالو الصح صح يا دكتور امال انا لما قلت ريحه فين ايه ازاي ربع سيرو عارف الكسو سلام عليكم استودعكم الله تعالى لنikt不 reproduce التصحيم والرسول لوحدنا بنصحق ماردين ونصم ماردين لولي 5 يوم أو 10 يوم صباحت من vezقال وحسن أجتب أجتب 150 نانق أجتب نت доктор نتPor طريق طريق حابدين الصحاحة وصدوه واللي يرسل جيداً فينا بوسك أنا مجميش ده ده ايام ده ده ايامنا عنار ليه بس. ليه أنا معرفش مين فيه بوجه ايه انت اوصلين بس ايه انت اصد من الجدد أنا فاهمت ماروه مش ايه ان اصد من الجدد يردو خاهمه بأس بس كل واحد اتأكد ان اصحكي مرتين ورصد مرتين كل اتنين محتلين معرفة يبدأ تنوي اتصلي ويقصدوا ويقعاكوا عرف يا جماعة أربع دي أفار إذا كان لدينا الدين الأفار شابه من دسل أنا ما شابهوش هحنا بنعطيه من الدين للتنين لسان خلاص إبنكو الأربع إبنكو الأربع صحيح وتعددوا أمصر يعني سوف أطور لحبيتك أيها مدني المتطور يعني إكس إبنكو الإعسامي المكتوبة السفورة هيبقى كنا بوصح أطور لدينا بس انا بصوتك وحين اسمي انا ما عنديش مشكله عندما تشغلني كنت دايما بقول لك طب هو كده سبحان الله يعني لو انا جبت الصوره بتاعتك بتاعتي مش عارفه اعمل ايه مش هحتاج وقت ولا كورس انا جاي على الخدمه وادك ساعه اعمل لك السنه بتاعتك عشان خاطر عشان اه اه اه ماذا تخطي اه حاجة خاصة بالكسف عشان تصبح بنت حاجة لبدا والد من انتحايل عن السفر عروض حاجة دي نعم كله اخو انا نحن كله راح ينصح نعم نعم سمي اللي بس بروز بس ما درش البارات نعم برش البارات اهل لتواهج رعا حد برازاي كبيرش نشيت انا بعرضت البارات وعدي نين وست نين بكتة نين حد بقى تروزيها فرق لا ملوش في ده ده فيش تبعيه ضد السي مين اللي قال له تحكم في ده ركز ايوه مين اللي قال له تبعيه ضد السي جماعه راجل بتاع جامعه ما فيش مع الاستاذ الجامعه ده 400 في ال بي ما هو ذا و سي شوف مساله راجل بتاع جامعه ده كان عنده فيش فيها برضه يقول <تصفيق> لك ايه الحلال الذين الذين لا يمشوا في انا مش حاجه عايزه بعد كده عارف المره دي ثاني لا ان هم بيقولوا دكتور كان باخت في زون فرحان بنفس الوقت <أسف> يا عشان مش مش ما ياما الناس بتيجي في نفس الوقت اه الحمد لله جامعه انا اللي انا كنت في جامعه كده 12 سنه <تصفيق> هايش حاجة بي جديد خطس وانا تقدم لما اقوم بي دي امه ما قوم يروحوا بالتجامع والخامس ده وكان تقمي بالتحريف وخالف راس المتموعينة واجره دي ومسحة واجيه لان بيت جاملي وروح ماشي احيانا ماشى بي دي امه قالك عناني للتجامع ولا مش عال فيه وانا سلام عليك ما عاديش لوار بروح تجامع ولا تتعادي يعني دي امه يعني دي امه كانت تدامن علي عشان نروح وانا نخلق ما هيش دي بيه؟ يبعد حط كلم الجامعة اللي كيه انها بايدي ملأتنا ملأتنا قادم بيها كنتاني بحط لهم انا قادم بساعة كده لكذا اجيب وعاديني اقلو سا مش قاديني ينروح وده اقلو مش الجامعة اللي كيهنا حدخدنا احد ولا اتصوير مش الجامعة معنو جاد الجامعة اللي كيهنا حدخل حاجة مهمة مولا دا ريس بات ناشت هادتضط ما هيش تضطب كنت بدان ستنائت و بقرشي على فكرة هل تبدو لهم كورس عجبهم اوه يا رولي طب ما عجبش حاجة ده هل تبدو لهم تلات كورسة اللي فتهمك منهم كورس جينيكس ومنهم كورس أبليكيشن بتاع ده كحليل ومعامل ومنهم كورس نايتهم تلات كورسات في الجامعة لأمريكية على مدار 12 سنة هل تقولي واحد جديد تريد الجامعة أمريكية اللي هو بيشتري في الناس ما ديشي بطاية تسيب عشان هكذا ربطون هكذا المبالغة هكذا بس كده خلاص خلاص انا اقعد انا والله الاي بي في عيلة اسمها ريتروبايز عيلة ريتروبايروس اي ليها تو سب تيرس واحده اسمها لينتي وواحده اسمها دلتا هتلاقي اول سؤال في الورق بيقول اكيد ان هم الامبورتنت ممبرز في عيلة ريتروبايروس في السيل البيولوجي عشان دي مين برضه احنا عايزينك تعرف بس مين اللي بيصيبه في ريتروبيروس يعني عيلة لينتي في طبعا ال اتش تي ال في 1 وال اتش تي ال في 2 ومن عيلة دلتا في اتش تي ال في 1 وال اتش تي ال في 2 دول اللي ممكن يسببوا الطفيلي الهيد وان والهيد تو يعملوا ايه؟ يعملوا هيد, هيد, هيد. هيد انفيكشن يبقى تيجي له ايه؟ اكواير ايميونوديفيشينسي دي سيندروم. الهيلو باكتريا سايدو سايدو هم دول بقى يكسروا الخلايا اللي في الجسم عكس اللي بيدار سيلت بيقولك ما هو مثل سايدو سايد. بيعملوا سلول انفيكشن يعني, يعني فيشه كبيره بتتصل بمنظمه فور اي بي بي اندرجو فتره اسمها كلينيكال ليتاز بيؤدي اليوكرونيك ديزيشن قداسه في الكورس قد بتاعهم انهم يضربوا سي ان اس معاه اما ال اتش دي ال فيه بيعملوا تيومرز مكتوبه كده جمله كنت اكتبه وهنبقى نقولها في اخر شابتر في البايوكيماست هقولها لك دلوقتي ما احنا خدنا البايوكي كله ممكن يعملوا سيل ترانسفورميشن رغم ان ما عندهمش اونكوجينز يعني ايه يعني يعملوا تيومرز رغم ان ما عندهمش اونكوجينز صح ده بيعمل ترانسفورميشن بس في ظروف معينه لما يعني يبقى الكتاب ازاي يعملوا فيه ورم مل... بيعملوا فيه ورم سرطاني بس ما عندوش اومك جين انت لو قلت بقى كده اخر شفه في البيروس قلنا عشان البايروس يعمل في ورم فيه 3 ميكراز يا اما هو يخش يكون عنده اومك جين يخش يعمل اكسبريشن اوف ابروت اومكش فهو <تصفيق> بيعمل كده بينشط اومك جين موجود اساسا في الخليه موجود من الاول هو مش داخل معاه اومك جين خاص بتاعه لكنه بينشط أبروتو أمكوشين يعني قريدي بريزن جين أوف تيومن مربوط دوة السيجة بتاعتك قلت ذا كان التمضيين للموضوع اكتشف بالهيب 1 سنة ثلاثة وتمانين اكتشف بالهيب 2 سنة ثلاثة وتمانين في الفترة من الهيب 1 و 2 الهيب 1 أش أكثر شو عالم ديسترديوشن في العالم كله الهيب 2 في أفريقيا أكثر الهيب 1 مور سيفير الحد تو مايدر او اس بي هي 1 اللي بيستعوا اقصر يعني لو قعد انت كده كده بيقعد مثلا 6 7 سنين الحد دول يقعد 10 او اكثر يعني راح يبقى مور الليتنس ها لو يبقى الوقت طول هيقعد اطول لكن الثاني الرياكتيفشن يحصل سريع تمام تعالى نشوف الاستراكشر بتاعه ميديان سايت فاكس شكلها ميديان سايت حكما حوالي 100 نانومتر في الدايوس. وسبعه، 700 نانومتر زي ما اتفقنا. حوالي 100 نانو و100 في الدايوس. معمول من ايجلو ايضا اهو، ايجلو. وطالع منه سبايكس احباره عن Glycoproteins بلين وعين Glycoproteins اللي جارت للخارج اسمها Glycoprotein 120 والحكة او الجوس اللي موجود تناصر الامبرين يعني عام الامبرين نفسه اسمها Glycoprotein 41 الـ Glycoproteins هي احيها دورين الدور الاولاني الـ Attachment او الـ Ending سنشوف Refectation الدور الثاني Fusion Fusion بين الـ Emelob بتاع الفيروس والمبرين بتاع Confected 6 هل امشي تبادي بيلي الـ هنشوفوا حقا واماك حاجه دلوقتي في النيتش واحد في ريتاش والتاني سعد الفيوشن لو لو في سعده تعرفها دلوقتي لو جبت فيت السير البايرت هيجي كده اهو البايرت عنده بلايك اوبرتين هيمسك في الريسيبتورز بتاعه بلايك اوبرتين 120 يبقى قال المقصود بالبايرت صح لو تقدم اللي بعد البايرت الجزء ده من الانزيم بتاع الفاكس قعد يقرب لحد ما يمسك في الجزء ده يبقى بلايك اوبرتين 41 دهو ده هيمسك في البندرين ويحصل بينهم فيوشن ده البروتين 120 اللي هو الكنترول انجراف هاي مايس وميخلي الفيروس يقرب من الجندريا وهنا عند الجندريا في الحته اللي هي الراس الجندريا دي على بروتين 41 مع السفير هيفيوز توست اوكي يا جماعه يبقى ده فانكشن بتاعه الجلايكوبروتين طب هو جوه فيه ايه في كونيكال او سيلينرال او بار شيد كور المؤدي الخارجي بتاعه ده اسمه كور تنتيف اهو وده نفس البروتين اللي براء 24 بيحتوي بداخله الجينوم يبقى الجينوم معمول من ايه تو ايدنتيكال كوبيز اوف سنجل ستراند ال ار ان اي بوزيتيف سينس ستراند كل ستراند فيهم عنده 90 ثلاثه مين او ال اسينشال جينز وسته اكسسوري جينز الثلاثه الاسينشال جينز اسمهم انفيت وبول وجام الانبس تهتم بالكودون الامبلو اللي هم لو انتوا جايين ببتدي لو مبلغ ببتدي 120 وعدد 241 بينتج الاول شكي وبلغ ببتدي حته واحده على مقاس ماك لايك ببتدي 160 لو بلغ ببتدي ريكيرش باك الجنس ده هو اللي بيحصل فيه نوتيشن كتير, كتير و فاريشن كتير بيطلع لي ديفرنس بلايك ببتدي 110 الكل المسؤول عن 3 انغاي وعلى فكره 3 انغاي موجودين يعني السؤال اللي انا هسأله لك بقول لك si ايه دول البروتين استراكشر او كومبونس او توجس تاكجينو ده ببرضه عامل الكروتين اللي هم الانزيمز في انزيم اسمه ريفرس ترانسكريبتيز في انزيم اسمه بروتييز وفي انزيم اسمه انتجريز يبقى التاجين اللي اسمه بول بوز اورديس ريزايمز وهذه التريزايمز اللي موجوده برضه جوه الكور يعني القاير داخل فيهم ريدكت ثم الجاك الجاك جين ده مسؤول عن الكور بروتيم زي بروتيم أبعا وعشة الحتة دي تحفظتها سؤال امتحد ايه هو الكمبونس بتاع التسجينوم بتاعه العمال اللي بعد كده ايه مودوف ترسميشن صمم المودوف ترسميشن بتاعي زي اللي بدأت فيه لذا سؤال امتحد mentions the go-stive organism and the mode of transmission of الاس مثلا كاديجيز ال go-stive virus اسمه H.I.P يعني من من فيش انت بس والمستشرشن الثلاث ايام بنت كامل من الام للذهب كل الطرق يعني يعني دراسه الجثه ان فيها <تصفيق> نيتر الاسئله البدا وبيدرس فيدينج او كده كلمه بريس فيدينج اللي هتطلع ثاني مين كلمه الامادي من شويه بريس فيدينج ازاي وهو ام يعني ايه بريس فيدينج ما هو لو البلع الاندرو بتاعي هيدمر جوه ال جي اي تي مقصود استهداف برس فيدينج لو البي دي عنده ابريشنز في ميو اسبرينز بتاع بقه او قش كده داخل في الميوتيليوس الصدر تمام ده يعني اش باش جوه والتاسك لانه هتزده الجوه لو ما انتش فيش ثاني طب اه يا شباب برس فيدينج ده بتضمن ان اللي فوق ما عندوش ابريشنز اضطر ان هنا لحد ما عندوش ابريشنز الكره كده ده مش مكتوب الابريشن مش بالضروره تكون اثر دايم العين المجردة انت لو بصيتش جدا كده ولقيتوا سجين لا تاما اوعى تفتكر ان ماعندكش افريشن هي افريشنز ما تبانش من العين مش كده ليه ليه ليه بيمنعوا اللعيب اللي بينزل المعمل في الملعب انه يستمر في اللعب لازم الحكم بقى في الماتش يخرج اللعيب ده في اي لعبه زي ما قالت عشان ما يخشش الملعب <تصفيق> عشان ما يصدقش لعيب اخر في ايه تم يلبس لعيب اخر ويتحصل ترانزفيشن ديزيز ليه طب هو لعيب اخر ثاني قدام عينك لكن العيب يلعب ضوعه يقع ويتشحك وعنده اريجيس تكون غير مريض طب النوع لعيب عنده ايه اساسا بيشارك في لعبه جماعيه كان اول لعيب طبق عليه الكلام ده ماجيك جونسون بتاع السله الامريكيه كان لعيب عايد وكان فعلاً لما اعتزل لسبب مرض الاس كانت يعني مخصارة للكرة السلة الأمريكية لكن عشان كان كانت مخصة كده علموا الناس إن اللي عنده اس ما يشاركش اللعبة جمعية عشان النسيط بتاعه ما يتقلش النسيط بغيره واللي ما عندوشه مش معروف إبقى خبناها تطعق اللعيب اللي ينسل في الملعب الحكاة اللي هوقى في اللعبة صدق اللعيب ده طيب يا دكتور ايه ده؟ انا عندي ايه ده؟ معلش بس عالكيس يوم يخش البكاك خلاص يا دكتور يبقى دي قاعده بالضبط الفريق اللي عايز يكسب العايز ينزل ويجري يعدي من البكاك قلبها طب طب الدكتور مفيش ايه من العايز يعني ازاي يعني هو عايز عايز لا النفس بص لا النفس سينتقي النفس سينتقي الاكل بينتقل بالسلام ينتقل بالكلام ينتقل في الصوت وبتعادي جنب واحدين دول ايه؟ اتواصل ايه؟ يعني الـ الـ الـ الامريكا بيعلموا الناس بالتلفزيون ازاي يعملوا معنويات الايه عشان ما تاثرش علينا السل ده بيسموه الكاجوال كونتاكت الكاجوال كونتاكت مع المريض كل ما هي سلم عليه يتكلمه عادي عامله خالص تمام ابعد عن البودي لانسات و ابعد عنه انه تاخد منه دم ده ينتقل لثلاث طرق بيروتينس الادراسه طبعا مش بس رودكس فيكسد سشنال مين هوم ويدي لوشن السؤال ليه بينتقل بالطور دي لان الفيروس مربوط بالكرات والبودي كليمس او السكريشن في البلازما وخصوصا في الدم سيرا سين مراجعه للتشارج بريسنت اكثر تو فلويدز ديوم البلازما تمام بادي الموز الترانسكشن مين هي السيمبل انكت ده عشان نبدا الباثوجينيسيس CD4 هي الخارج بالعبارس لما تيه البر سيلس ولحد كده كان ممكن نصيدر عن بارس ون... ونعلمه إذا كان نطلع إن فيه سيلس أخرى تبا يتفكر مثل متروفيجور منوسائس مثل ديندريتك سيلس مثل دي فوليكور ديندريتك سيلس مثل خوليكو ديندريتس والاستروسائس والنيورون في السينس طب وإيه عمي؟ إثناء الـ CD4 الـ other cells الـ virus يمشي الديمين ويغض يستغلوهم as reservoir طب وبعدين ممكن انا اعالج الفيروس في السي دي 4 اه وقادر السي دي 4 اللي فيكد اوريدي وابدا نقول مره استمع على السي دي 4 جديده واحنا ولاد النهارده نقوم في الفيروس اللي قاعد كامل اذر سيلز يبقى مضطر يعمل السي دي 4 الجديده مره طب ازاي السيكول ترانسفيتيروسال فايروس في السي دي 4 هما السي دي 4 موجودين في الجينيتيك سيستم لا مش موجودين في الجينيتيك سيستم منين جاي الفيروس اللي في السي دي مثلا او بيركودينيس بيروح للسي 4 مش كده نعم هو هيسلم لرويسات <تصفيق> الاهي من مكان دخولو سيكشوالي ليوكاس او بيركودينيس يوصل لاف نود هنا في خلايا اساسيه تلعب دور كبير جدا وهي الدندريتكس في خلايا الدندريتكس يبقى اهل الدندريتكس دي موجوده ايه في الوعي في الجسم موجوده في الصدمه الكوزه في كل مكان فموجوده في الصدمه الكوزه في الجينرال سيستم لما فايروس يخش تروح الدندريت سيلز مسكاه ورايحة بالإنفاكس اللي ريشتان لينفنوز سلام عليكم على الكوستلاف منه الـ CD4 اللي ايه احنا ايه نقطة تفضلوا نابع ان ايه الفيروسة تروح من اولان الـ CD4 يبقى ادي طريقة الترانسميشن الفيروس انتجبت الـ CD4 نعم ويفضي عليه نسان بطريقة ايه؟ هو شخصيا بيعتباره سيد و سيدا الفيروس بين انفكت خلية ويبقى انتصر ويبقى ايه كلا ادي واحد ثم الـ CD4 اللي انفكت تأتي استيميليت الـ CDN لو مقيسها انتوا نروح رايحين طو فين في سيليكون ولما يجي له سيليكون الى حد الادنى هو بير اللي هو ال200 بين كيوبيك مليمتر يحصل ميكانيزيشن اللي اسمها ايز واللي كان انتهينا بيه ده الموضوع ده لا طبعا كل ما كان بس احنا بنديكي مساله سيلي اللي هو النموذج الاشهر للانفجار طبعا لو استخدمت الكلاتر سوشيال او بيركوتينس وانا كمان احتاس في مرحله البيركوتينس استخدمته للوجب ده وصول لللنفوس اس لكن انا هتكلم عن اي بي لو سيكشولي بس ها وصل للبي كله تعوضت الحته اللي كانت مشطوبه في كان عنده صفحه فيها حته مشطوبه ايوه لا مشطوبه كان عنده صفحه فيها حته فاضيه لا لا على النهايه انت رحت ماشي القسم في قسمات الورق دي زياده في قسمه العياده هيفضل مقسمه او اللي, اللي عايز صورها تحت هنا او في اي مكان او يا سيدي البديل بص على الرسم الفيروس كان انكيشن يتقل يتنار فمش حكيتك انها يعني حته تمثل حاجه غير بس على المضاع يعني قلنا ميعاد راجل ومش هيرضى عن ثاني خلاص لكن اللي بصيت له كمان كان باظ الشكه ده كان كتب فلوس على جنب كده ايه و2000 2000 مش عارفش حد يجي <سؤال> بس من غير ما كده غلط ووصلنا للشكل ده يعني في بينه وذلك البوتشن مش هي في يعني كدا الابليكيشن بص على الرسمه لو ما عندكش الكلام مكتوب الفيروس اوبيتيشن بيشمل ابر واحد اتاك او ابسشن هي رسمتها لك يا استاذ عصام ادي الفيروس جاي عنده гликоподібний 120 اللي هي загальним диплотрогічним диплотрогічним, є багато рецепторів, які є загальними рецепторами, які є загальними مش Це ССВС, اللي اسمها СВС, СВС, СВС, СВС, СВС, СВС, СВС, СВС, СВС, СВС, СВС, СВС, СВС, СВС, СВС, СВС, СВС, СВС, СВС, СВС, СВС, СВС, СВС, СВС, СВС, يعني نعمله مفتنه بس مؤبد النعمه كان في الدلاله مقول ما عندوش السي اس ار دي مش حاجه حلوه خالص هو السي اس ار ده يا ستر بيكون فانكشن في يعني السي اس ار يعني في المناعه كلها ستر يعني الاسنان بدون الخص تطلع في مقاييس وتيجي تمسك البروتين بتاع عشان تعمل فانكشن معينه بالاكتيفيشن بتاع السن في الميون ريسبونس هو شخص ربنا ابتلاه ان الميون ريسبونس بتاعه هيتخضر شرط في المشكله لكن ربنا عوضه انه اصبح مور ريزيستنت للاصابه بالهيباتايتس فهنا فتازم يلاقي توري زيكوز عشان يشتغل طب لما الفيروس عمل باين قدر حصل بلايكو بلايكو بلايكو بلايكو 220 يعني لو واحد عنده حتى مناعه في بلايكو بلايكو 220 لو فتردت ان انا عملت بلايكو 220 اعملت باكسين هل ممكن تصار في الفيروس؟ نعم للايكو بلايكو 220 ده بيعمل بلايكو 220 اعمل هل الاداره دي عامله ادجستمنت يقوم يعمل ايه يا استاذ حسام بص كده الادجستمنت يملك الفيروس انه يقرب للممبرين ولما يقرب للممبرين تبص الصوره كده ادي الخليه اللي هتبقى البكت والفايروس بقى محطوط الاندروك بتاعه شايف المنظر ده التلامس الممبرين ايه الحته من الفيروس اللي لبس الممبرين الجلايكوبروتين 41 قولوا جلايكوبروتين ولا جلايكوبروتينات في السيل مبرين بتاع البوست السنبول بقى عامل ايه ان تتغلب في وانا تغلب وكين ونحط زبنه في دين نحط زبنه في دين يعني فيوجن يعني امسح الحته دي شفت الحته المظلله دي يعني اصبح دلوقتي الفيروس عمل فيوجن مع الجنب طب الانبوله كانت دور فيروس تصبح جوا الخليه يبقى كده حصل انبري او ديهيدريشن عن طريق فيوجن بين الترايكو 41 وبين السن الفيروس ده كان عنده ار ان اي جينوم وعنده نظام اسمه Reverse Transcription ونستمر الاسم بتاع العيلة اسمهم رد مبارش وعنده Reverse Transcription نعم قدو اسمه Reverse Transcription يعني ايه الارعين ايه شنون بتاعه نروح نصنع منه DNA اسمه Reverse Transcription هذا بيني يختارك نيوكلر من مريك نيوكلر من مريك يعني يقش دول يوكلس ويانتجريد مع روز كروموسوم يبقى الخطا <خلصنا> اثناء انتجريشن عايز ايه لما خدنا الفيروس كان له الفيروس لأنه يحاول يبتع في 3 انزيمز او كان الباس ترانسكريبتيز استغلله الفيروس انه يحول الار ان اي بتاعه لدي ان ثم الانتيجريس الفيروس بيستعد الانتيجريس بتاعه انه يربط الدي ان اي بتاعه مع النص الكروموسوم اسالكم سؤال كده بسرعه <تصفيق> <تصفيق> البكتيروفاج لما كان يحط الدي ان اي بتاعه في الكروموسوم بتاع البكتيريا كان اسمه بروفاج طب لما فايروس يحط الدي ان اي بتاعه في الكروموسوم بتاع الوسط اسمه بروفاج البداية بس اسمه برو فايروس جيني حب طب قعد بقى اشتغل معاه وقال لك ماشي تعبنا نريح شويه لاق براحه طب وبعدين حب الدي ان اي يعمل ايه يعمل ترانسكريب يعني يعتبر ال DNA ده وانه جزء من الكونصور يلا نعمل مثل ال RNA ويعمل ترانسكريبشن طب وبعد الترانسكريبشن المثل ال RNA بيخرج للسايتوبلازم ويعمل ترانزليشن يعني هو بيتلي عند الريبوسوم ويتصنع البروتين بتاع الفيروس بس خد بالك هنا في حاجه سبيسيفيك ايه البروتين بيصنع حته واحده على بعضها اسمها موليجوجين ده كله تمام ماشي انا محتاج ترسين التنسي بتاعي اللي هيحصل لي توب المماش ده هو البروتيز انزايم الانزايم التاني هو ده اللي هيقسم البروتين الى استراكشر بروتين وانزايم تو فانكشن بروتين يعني هو اللي هيعمل هيقسم لي الساعده السلفيه عشان الفيروس في الاخر يذوب الممبرين ويخرج باي بادين ياخد الانتروب بتاعه وهو أخير. في اخر خطوه في بقى الاسيمبلي ريليس الاسيمبلي بتتم فاضل روتيشن راير وريليس بتحصل باي فاضل طبعا هنا كده تفاصيل سهله جدا واحنا عارفين الابلكيشن بشكل عام بتاع الفيروس ممكن اسالك على بعضه او نجيب اجزاء من التوصيل ده ام سي في حاجه زي كده ايه بريز اللي هي الفيروس بيقدر يعمل بيه ان ايه عشان يبقى يتجريد مع الروسو عشان عنده انزيم اسمه ريفرتاز دي العيله اسمها ريترو فايروس عشان عشانها Rebirth Transcriptive Insights ايه سبب اليونيك Method of Viral Replication يعني ليه دوت ينتهج عن غيره من الفيديوشات في قريطة Replication مثال الناس كتجارة عشان عنده Rebirth Transcriptive Insights ليه الفيديوشات لا يقدر يعمل يومرس او العلاجين مشتاب السيرتر ليه العلاج عن التروفيرس فيها من برسل تعمل يومرس عشان عندها Rebirth Transcriptive Insights تعمل فيه ان ايه يقدر يعمل ترانسفورميشن ويعمل ترانسفورميشن يعني بص بعض الاجابات بتاعت الاسئله كده السر راجع للاتاس ترانسجيز ايز ايوه بص الدراسه عمل كده بس هو اللي عمل يس ماين في الدي ان اي ده انتجريتيد وعمل معامل كانه شيء يتري كانه شيء وقت اللي زق وبالعكس كمان ممكن الحته بتاعه الدي ان اي يعمل انتجريشن يقري نفس البروموتر بتاع جين اللي هيثقه بسموها داون ستريم يعني انا بقدر ج او ايه اخد الحته اللي بعده معايا يبقى انا كده بقدر ج بتاع القاطع عليه حته مني فالموجب صغيره 6 6 موجب 26 تاخد اي حته مختلفه احط نفسي في حته معانا اللي فيها يتكلم عليها الموضوع اللي بعد كده السليتور والموتور دول مش حاجات اللي زي صديق شوفتها في انا استخدم ان انا اعكسها او اعملها بلوك اه نعم ايه حاجه انا اهو وصلنا دي العنوان ده جو دي دي دي ايه ايه الفارئ من كلمة هب و ايس وصلنا داخل كلمة هب على انها ايس ده يا جماعة ده الهب انفكشن بطر التلات مراحل لما اقولك اتكلم عن الهب انفكشن ده دي فيها اسم ده يسموه Acute Hip Syndrome او Acute Hydroviral Syndrome تجلب ضبط الفلو الفلو لايف او Infectious Spooning Clues Disease لكن انفيكتوس مونيوس كان الشخص هيعاني من قره وادس في منظور درو سيرفايكال ريش في بس مريض انفها دي نص كده الناس انفيكتوس مونيوس بيشتغل بايروس في عديد الفيروسات الفصل 11 38 صح قال <تصفيق> <تصفيق> ايه القصه بتاعه ان انفيكتوس مونيوس لايك ديزيس كويس بعد آه... الانكليشن دير الاسبين 4 الفيروس بي سيتوليت للدم اللي عنده تند سينويا في اي اورجان لكن بالتحديد يميل يروح الالتهاب في الليمفوي تيشو حسب الضرر بتاع ال سي 4 متوفره هنا طب لو اخص ال سي 4 يعني له يعني انا بلاقي السي دي 4 كاوث اقل له ولا بلاقيهم نورمال لا لسه بقى ده, ده بكثر واحده بنعوضها يبقى السيليفور كاونت بيقعد نورمال في اول الحال طب وبعد 7 ل 10 ايام المرحله دي بتنتهي نعم يجي البين المرحله الاليميون ريسبونس كده معقول مش هتقول ان شاء الله دي يعني ايز يا جماعه لسه ما بقاش ايز ده كان فيروس عادي بيين سيستم بيانشر بيكون انتيمودي يمنع انتشار الفيروس بيجوع في 560 يدخلوا خلايا الكبد بتبتئ المرحله دي من حيث الكلينيكال مانيفيستاش لكن ما بتحصلش كومبليت اليمينيشن اوف ذا باكتيريا يعني بره قاعد في جنايه كده في استخبي ترى ما بتحصلش كومبليت اليمينيشن لكن كلينيكال العيان بيتحسن طيب قلنا يدخلهم المرحله نمبر 2 اسمه هات كلينيكال ليترال او مينيس تيشن ايه بقى اللي بيحصل يبقى الحاله بتقعد من 7 ل 10 سنين فطر دي مرحله, مرحلة ترولنس او يجيب ديدنس الاجابه نو no. في مرحله كلينيكال ديدنس يعني ايه يعني الفيروس بيرميتيت جوه الالفويد تيشوز لكن ما بيديش اعراض ليه لان فيشل لوكالايز الالفويد تيشوز ادي واحد نمره 2 معدل الفيروس ريبلكيشن ما بيوصلش للمرحله اللي يحصل فيها اعراض صحيح الريبلكيشن بيطلع فايروس جديد وينفكت خلايا جديده لكن لسه ها. ما بيديش فايروس سيشن يبقى السؤال في الريبلكيشن ولا ديدنس يريني كيش ده مش ضروري ده صح في عرضه اللي مفيش يبقى كلينيكال سد وكلينكل ليس طالما كلينيكال سد وكلينكل ليس نسميها كلينكل بيز ما هوش ضروري السؤال اللي بيجي عن نفس كل خلل ايدينوسياث من المصل في نهايه المرحله اللي فاتت يعني خاطرين فوق اهو خدوا كل خلل نفسي ايدينوسياث ده ما يديش على الفيروس بزرق. السؤال بمرحله اخرى في مستشفى اخرى ايه اللي خلى الفيروس يقدر يجي بين ايه رقم 21؟ مين اللي يسمص؟ خاطر دوكيشن اربع اشياء خدوا بالكوا في سؤال الورق معظمكم جاوبوا لكن ما ادريش الاسباب الاسباب هي الاربع نقط A وB وC وD في صفحه 20 21, 21 عندي ها يبقى الاسباب واحد انه بيقدر يعمل ديوتيشن 2 بياندجريت الكروموسوم بتاعه, بتاعه في ال ال السيشن بتاعه في الكروموسوم يعني بيعمل شيلد بيخفي نفسه بيختبئ عن الميون سيستم الحاجه الثالثه انه كده بيقلل الداون ريجوليتد سبريشن كلاس 1 ال ام اتش سي فبيخلي الخليه دي لاكبتو تارجت للسايتو توكسيكس بس الحاجه الرابعه انه عمال يضرب سي دي 4 يعني مع الوقت بيرديوس سيمنتي الاميونيتي الاربع اس دبليو ان خلوه يهرب من اليمينستم وبالتالي يبقى في مرحله الكلينيكال يعني استاذ جماعه الاكثر بيقولك جيمين سيستم ما يقدرش يغطي على ازاي بقى رحله ال اي في او الاس كي في الميون فيستس بعد 7.8 سنين ها الفيروس عمال يضرب في دي هايبر سيلز عمالين يقلوا جراديوالي بنقدر نعوض النقص ده عليه لكن هو معدل انه يضرب اعلى فمع الوقت بص يعني مثلا يعني ايه الفيروس ضرب خليتين انا باه تعوض خليه يبقى التوتال نص خليه صح ضربت خليتين ولاد هقدر نعوض واحده تصير في خليه اخرى في العدد تفضل العدد يكريز جرادوال كده بين على ما نوصل انا اقلل عدد في الهيمو سيلز من 800 او من 1200 خليه بير مللي لتر من الدم الى 200 خليه فقط هنا يبقى انا قللت القدر اللي يخلي الجسم الغير قادر على انه يفي بايه بوظايفه فنقوم يحصل بقى انفيكشنز الانفيكشن دي قد تصيب الشريكي فتدي كرونيك ديريتي يبقى هيفي بلس الفيروس اللي كان قاعد كان في خلايا النيرف سيلز ينجر بيدي نيرفوش كان نيرف ستيشن ها الاليميون سيستم قل كان عندي وظيفه لليميون سيستم اسمها الفيروس ثيرفيج يعني الحمايه او الحراسه المناعيه حرمت منها اللي بيحصل تيومرز في الليفوي تيشوز لليميون سيستم ده بيقنيس تيومرز اوشكال ديومر سو صدر الامر البكتريات معه في جسم الانسان في جسم فيحصل غير انفيكشنز هي انفيكشن اولد انفيكشن اشهر البكتيريا اللي عندنا اللي يستغلوا الفراغ الهضمي على اساس بكتريات نييموسيس جيرجي في النيموسيس بيحدث ضاره تحت الجسم اسمه نييموسيس كارينيات في سرطانات او رجع ظهور واحده من البروتوزوا احماء اكدنا انها طرندس ستويت. غيرنا اسمها على حسب الاكتشاف اللي ااكد الكلام ده اسمه شوفيتشي راجل تشيكي وحاجات فاسمناه مينوسيس شوفيتشي الكريت جوبل انفورماتس الكلام ده بايجاز لاشهر نظريات يا جماعه القصص دي ال تي في فاكرين قلنا ليه حصل ريسيرشن في ال تي في؟ عشان حصل ايه في بندمي ادي علاقه ال تي في بالايس من اللي بيروسات اللي بيقدروا ان انتي تحقيق هي داخل الخلايا وبينشطوا في غياب الهوست سيستم اقرا الجزء ده اللي كانت هنا ما فيش باط فايروس ولا اتش اي فيروس ولا فيروس الاستروفات شيكول ميجانو دي ديز بتاعه اتش اي في الانفشنز قلتها ده اهم شيء لما تقلي كده صفحه حتى ايه بيديه هذه الصفحه صفحه 21 وصفحه 22 تقريما كلها لو معذره حد من سؤالاته الحصه اللي فاتت ساعتين الصبح نفس يطلع مني التفصيل يقول لي هو السؤال. يا استاذ في اسئله تيجي طويله في الامتحان اقول له عادي يعني طويله صفحتين ثلاثه وعايز اقول له لا مش للدرجه دي حصل مره من ثلاث اي كان دكتور صغير عطار يستصغر ثبت لي عله بيه وحد في الامتحان في حصه المراجعه قالها سؤال كده وهي نوع من الزود تركيز يعني ممكن يجي سؤال طول صفحتين ثلاثه فقلت لا ضابط تقصد يعني ايه اوش مجموز من السعادة اشياء الطويل اول كده رح رايكين على اي حاجة صبحتنا ثلاثة وشدر فشده بوليه من ضمن ما شده دا اجموز اسمه في انتري فيب دا اجموز تي بي انا رسمه ويارف عمالة كبيرشي بطير ده مشقل دا اجموز تي بي و دا اجموز تي بي و دا اجموز تي بي و اقولك كيف انك تقوله بروسيتي ليه ليه البوست بريس ايه ليه البوست بريس ايه فاليو بتاعتها ايه يا من مش كده الايديشن ماسك انت بتمن لي بس الواحده اسالك عليه واحده باللي في انتك اسالك على البدايه الواحده اسالك على داينوس ديولينج فيرست ويك بس قبل ما البدايه يكون طولت يعني يا جماعه احنا عندنا برضو اسئله على حته البوست داينوس الما يعني مثلا في داينوس بتاع اتش ار في ممكن اجي اقول لك اتكلم على السيرو داينوس اتش ار في بس سيرو داينوس بس حته نص الصفحه دي كان على ستاندرد فينج البروتوكول ببدا البحث عن الانتي بودي في البيشن سيرم بالغازه الجنين لو طلع نيجاتيف دابوت نيجاتيف اروح الوريق خلاص طب ولو طلع بوزيتيف اللي بي قاليت طب اجيب ازاي اخد سمه اخرى جديده او حاجه تطلع السمه القديمه من الثلاجه واعيد عليها تيست ما يبقى طب دي مشكله في السمه فانا باخد اندر كام واحسبها نصين <تكلمش> دوبليت ونشتغلها لو طلعت 2 نيجاتيف يبقى العيان فعلا نيجاتيف واحنا آسفين عن خطا فني ولا خطا في السامبل في العينه الاولى لكن لو واحده نص او 2 دوبليت طلعوا بوزيتيف بقول كده العيان انت ريديد اللي بوزيتيف خلي بالك ما قلتلوش انت عندك ايه ما قلتوش عندك حلو قول عليه ريديد اللي ايلايزر بوزيتيف فايلايزر دي فيها مشاكل كتير انها ما هيش بيوريفايد فتروح رايح عامل له 2 اسمه ممستر من النص بص على ايدك اليمين انا ده حفظ الارقام بنجيب الدفرنت انز بتاعه ال اتش اي دي بنحضرها بشكل سوليفايد ونلزقها على الشريط اللي على يدينا ده الشريط ده عباره عن بلاستيك ممبرين او نايتروسيلولوز ممبرين بس عليه الدفرنت انز السبيسيفيك بتوع الدم العلاج زي الشريط بتاع السكر بتاع اليوريا ده اه واروح حاطط الشريط ده السيرم بتاع العيان لو عنده انتي بودي هيتفاعل مع الانز هشوف فيه كام باند بوزيتيف طب طلع ولا باند بوزيتيف يبقى انت يا عم نيجاتيف وما عندكش اتش اي في واحنا اسفين على اللخبطه اللي عملتها لك الايلايسا اطمن وروح طب طلع ثلاثه باند بوزيتيف انت عندك ايه, عندك إيه عندك اكيد عندك انتيبوديز اجينست ثلاثه انش اعتقد لو طب طلع باند واحد او اثنين بوزيتيف اه يبقى اسمه جيم ديتيرمنت يعني يعني ايه كومبليت انيميون ريسبونس جايز عندك هن انفيكشن بس الست الانتبوتس بكلها مصاردش كانها مرحلة ويندو كانها مرحلة لسه سيرو كوندرشن صح؟ اصبر عليه شهر معيني التاسم لعنى اصبر عليه ست الشهور معيني التاسم قريبتم منه اللي كان بي نارش معنا قصة ان الانفكشنز بالبلاد بورن وفيروس مقدرشي اقسم قبل ست الشهور بنتي فورسة ست الشهور فورسة سيرو كوندرشن طب بعد ست الشهور برضه لسه باقي واحد او اتنين يبقى دوت بالباند او بالاتنين دول اكيد حاجه نون سبيسيفيك يا عم وانت ما عندكش ايوه دلوقتي عشان نطمن التضخيم ده ولا الاتنين اللي قال ال ان دول او انا مش, طب دولي دولي لقى أقوله مش نطمن تعالى عندنا بديل نفس القصه زي ما عملتها في الهيباتيتس اي تعال اروح عامل له كوليكتور ميثود بي سي ار لو عملت بي سي ار طبقت على جروب فايروس دي ان ايه ده اداه انا منتظر ايجاب الكيس او نون بس يعني فالييديت يعني عندك الدي ان اي بتاع الفيروس فعلا انتجرينت في الكروموسوم فكان لو ضربت على الار ان اي الشخصيه بتاعه الفيروس اللي هي اسمها بايرال لود دي بتعمل كوانتيتي اللي بنفضل نعملها عشان نعرف كوانتيتي ان الفيروس اخبار الريبركيشن بتاعته ايه ولو عدتها بعد فترة اعرف الفيروس ديانش ولا ثابت زي ما هو إيه برضو ما عملتاش من الأول الفكر تزينيسة الفيروس داخل في مرحلة ممكن إذا كلمتر قال إنه بتاعته أقل ممكن بدل منتظر ست شهور أعملها برضو بعد كده شهر بس في عشرين ثلاثة وأعيدها بعد كل ثلاث شهور أعملها لحتى بتأكل الفيروس بي سين ممكن لكن أنا معاكي بقى إيه اللي ممكن أعمله في الأول قبل البي سي آر و قبل الانتيوين أدور على الفيروس اندجت أدور على البروتين توينتي فور دي ده اللي انا موجود اولا ده البور بروتين اللي هو ده بالظبط العامل السيلندر في كده ده اللي موجود اللي في الانفكشن بيختلف عن الاكيوت ريترو فايرال ستيج كان بيختلف اقنهم وحد الايه وظهر مره اخرى في وحد الايه ده معناها ان الفايروس حصل ويبقى اكتيفيشن مره اخرى يعني لو تاخدوا بالكم ممكن الانتجودي يبقى نيجاتيف في اول فتره فانما الانجي بوست طب بعد كده ممكن أن يبص باستخدام الانجين نيجيتل عشان كده يا أميرة لا أكتفي بديدت واحد فشخص ليه؟ يوشولي في الخصوص الستيامتر في المتفسسة في الدورة على البييران أنجينز وكثر مع الانديموليز ولو قال لو لقى البييران أنجين بدري إيه إيه ما الحمد لله دي لا اكتشفنا حاجة بصر لو لقى الانديمون والأنجين مش موجود برده اكتشفنا في المؤحلات الكليني فالليتس فدايما بنعمل اختبارين على الأقل وطبعا في سي ار من الحاجات اللي ممكن تتعمل معاهم لتاكيد التشخيص او لمعرفه الفايرال اكتيفيتي الفايرال لو هل ممكن نقتل الفايروس كله على بعضه نعمله عندما لا نخطئ الاثم عشان ما يحصلش انتشار للفايروس ولو عملوها يعملوها في مراكز متخصصه تبقى فاهمه بتعمل ايه ده جاست فور ريسيرش مش للديجنوستس طب على مستوى الكلينيكال المريض يستفيد من التحليل ده لو مشيت الديتكشن الايدنتيفيكيشن بتاع الاختبارات اللي فاتت مع الكلينيكال الاخر مع السي دي 4 وصل لدين فبتعمل حاجه اسمها السي دي 4 كاوت ممكن تعيدها كل 3 ل 6 شهور عندما طاصل كم الى 200 بير كيوبيك ميليتر تعرف ان العيان خطر دخل في مرحله ال اي اس الشخصيه يا ترى بتعالج بعد كده في حاجات على شكلها في النص كده ديج بريج مثلا ال ستاندرد بروتوكول بتاع السيرولوج بتاع الانتيمونيت مع مين لمين علمي يعني ده دي مرحله سيرو كونفرجن او وين لسه ما اتكونتش صح معللوش للضرب اللي مرض ان هم عندها ايه تعل عشان ممكن يكون الاي جي جي واخده من امه طب وعملت ده السؤال اللي جه ثاني فاتت فضوره من تواثير الخمسه ايوه لقيت عنده الطفل عنده ال اتش اي في ولقيت البي سي ار نيجاتيف دي واخد اي جي جي من امه طب ليه ما دورش على اي جي جي عنده معملوش لسه الكيت اللي بقدر ادور فيه على اي جي يعني مش كل التحاليل اللي بنتكلم عنها ثيوريتيكالي قابله ممكن ماشي في الاسواق يعني ااا يا شيخ انا انا لقيت عنه اي جي بتاعته جاي في ضمن الاعتماد يبقى كده السيرولوجي ما جاوبليش ده هو اللي اتعادل الفيروس ولا واخد اميونيتي من امضه بلاش نعمل حاجه اخرى نعمل بي سي ار الثاني يا نج لو حبيت تعمل مونيتور تعمل مونيتور للالتهاب لكن نقول لك دلوقتي هتبدا بس لو انت عايز مونيتور للعلاج مونيتور ازاي لميرال لود بالبي سي ار صح البي سي ار الكوانتيتيفي بيسالك وانت بتيجي يعني بتدور على ار ان ايه فاسمه ريفرس ترانسكريبتيز بي سي ار عايزك تركزش على اللي انا بكتبه في الصفحه دي مكتوب مونيتور ماس يعني ايه ار سي بي سي ار يعني الريفيرس ترانسكريبتيز بي سي ار انا ممكن بقول لكم انا قلت سؤال وانا في الحصه العاديه النهاردة بتاع السنة دي وانا بشرح بحيث ان السؤال ممكن يجي مهم السؤال ده يلا لو عايز تقيس الفايرال لود بتاع ال افختار ايه من الميثودز الاتيه البي سي ار بس ولا الريفيرس ترانسكريبتيز بي سي ار ولا ال فيشن فور الانجنت ولا a C D4 cavern. One method will stand on the protocol. Transfer. Transcessor. Now I can detect the head viral load. The staff is BCR. While I test transcripts BCR, while a detection of P24 engine, while the isolation of the virus, while a C D4 cow, while a standard testing protocol. تريفر ترانسكريبت بي سي ار طب مش فعلا ما في بي سي ار كاختيار نمشي على الصوره الصح البي سي ار يعني بتدور على الدي ان ايه البرو فايرال يعني ده كويس والدين والدين يعني مش كويس يبقى ما ينسدش الفايروس دول لكن الفايرال نوت عشان انت بتشوف بس مجرد الدي ان ايه متجريد ولا لا لكن عدد هو الفايروس ده في النهايه عارف ان ال ايه ولا دي طب يبقى لما تيجي تعرف انت عارف ايه الفايروس ازاي انه يبقى جسمك يدي ال ال دي ان ايه الجيني عايز اعرف بايرونود يعني كميه الفيروس في الدم فلازم احيس ال ان ايه والار ان ايه بيتقاس بالريفيرس ترانسكريبتيز بي سي ار وليس بالبي سي ار بعدك تقول لك يا تراني يعني ده دكتور يعني دي مكنه وايه يعني سؤال زي كده ما انت عشان لما تبقى دكتور وعايز تعرف بايرونود تعرف تطبب العيان يعني تحليل الدكتور بيعاني بي سي ار يجيب لك بس ال نيجاتيف انت مش عايز تعرف الفيروس ده عامل ريبليكيشن ولا لا <تصفيق> كان ايه دو قلدين تسير في ليش؟ هاول تريد؟ كان حاضر سوائي بسع انا انخبضت بقرص بس محمد كان بيسال ما ينفعش الانسائل ستيلة حالي بها ده فعلا علاجنا لله اي بي يعتبر على التهاج الناس الانسائل زي بص يا جماع ان يكسر فيور لله اي بي ده مش ممكن انك حتى لو اجيبت الخلالة انفتتت فالورس قاعد دورمنت في خلايا اخرى وقاعد عامل في خلايا اخرى فهي قال الحل ان احنا بندي علاج لباير ادكيشن عشان اطول فتره الليتنس بقدر الامكان ده زائد ان عندي مشكلتين كمان ايه هما الفيروس عمال يعمل فرقيشه ميوتيشن والدراغز لو اديتها لفتره طويله بتعمل توكسيسيتي فالعلاج فيه مشاكل من هنا عملنا ايه من هنا بدانا نهاجم 3 ستيجز مهمين جدا اثناء الفيرال ريبيكيشن واحد بنهاجم الريفيرس ترانسكريبتيز اكتيفيتي اثناء البين ترانسكريبتيز ان هيبيتورز وتاخدوا بالكم كان مكتوب في, في كادر الصفحه 8 تحت شفته ان قلنا مش داخل خلاص دوت كانوا موجودين تحت المسمى الازايدو تايدين والاستاديودين واللاميودين والدانسيتاجين كل دول انز ترانسكريبتيز ان هيبيتورز نيمبريو سايد اند الوبس دول بيتاثر مع الريسورز في شكل بلوكينج طيب التوبي قماش اللي كان بيخسر البروتيز دوت انا ممكن استخدم بروتيز ان هيبيتور دايين بنافير والريت نافير يعني كان سؤالك دكتور سبيسيف نعم pues سبيسيف اوبشن و بيهاجمهم سبيسيفيك وهيه دي افضل طريقه لعلاج الاتش اي في انها تهاجم البروتيز انزايم كويس امنع الفيوجن بين الفيوجن كان هنا اهو بنمنع ان الفيروس يفيوجن مع الخليه بناتي حاجه اسمها فيوجن مثلا ده بيمنع الفيوجن بين الفيروس ترايكوبروتين والخليه كلام حلو جدا ومهم عارف الشخص ازاي ال ال سكيدجول بتاع العلاج او الحاجه اللي كومينتد اللي بتقي حاجه اسمها ار يعني اي تاك اني ريترو فايروس بيراميد بندي تو ريفرس ترانسكريبتيز الهكتورز مع واحد بروتييز ان هيبيتور طب بنمونيتر العلاج ازاي يعني العيان كده تحس انه اتحسن ولا لا ازاي قياس السي 4 كاونت كل 3 ل 6 شهور تعمل سي 4 كاونت عشان تعرف الكون تبيه إيل ولا ثابت يعني علاج بتاعك الفكتب ولا أه أو بالفائر اللون الفائر اللون يتقاس بإيه زي ما انتبعنا بالربيرت رانكريكتيز بي سي آر وليسا بالبي سي آر العديد حضر أخيراً بس أوسوبرفينت إيه ما فيش باكسين فيه محاولات عمل بلايكو بروتين ١٢٠ لما حكناك بلايكو بروتين ١٢٠ تجربتوها في المنكس لك حاجة جداً انك بيتكون انتي موديا جنس بلايك وبروتين 120 لما يجي الفيروس الحقيقي داخل انت تعمل له بلوك نيوترولايزر هو مصلخ بقى ليه مشكله طالما فيه حل اهو مشكله الميوتيشن الفيروس عمال يغير في البروتين 120 بتاعته فاحنا مش عارفين نلحقه يعني ادي واحده طيب بلاق بقى مفيش تكش طالما مفيش باكستين نمنع طريقه الانتشار ازاي على مستوى الكوميونتي ولا في مستشفيات على مستوى الكوميونتي بتعمل نوع من الهيلث ايدوكايشن تعلم الناس الموظفين في المستشفيات يتفادوها وعلى مستوى المستشفيات نعمل انفشن كنترول ميجرز يعني ديسبووزل <تصفيق> كويس واستراتيجيش كويس والحاجات اللي شعر ما نستخدمهاش انكم طيب لو انت في المستشفى وحصل اسبلاش لعينه في المعمل عينه دم المريض عنده اتش اي بي زائد بقى بقولك للتشخيص وقعدت الكسر تعمل ايه اعمل ديسينفكشن <تصفيق> كويس بايه بالكلور كلورين طب لو دكتور خد عينه دم من عيان عنده ايه بيقفل الرضه شك نفسه بتصرف سائل نديله الار بي دي بي بسدونه بسرعه ودول مدت من الاسبوعين لاربعه ده كانه هنا جيموغلكس ايه ده حصل نفس الاجابه دي علاقه بين كميه فايروس دخلت وكم جسم بيحاول يتفرد وانت بتنقل ايه فايروس مين اللي هيحسب الله اعلم واحد يقول لي طب ما حلمة ده من كيفه بلاكس ده جميل ما نستعديمه على طول ده الماكسوم الماكسوم الماكسوم الكورس ده أربع أسابيه اللي أفتر من كده هتخش الكمبيليكيشن في اوبصايت فاكس اوبتوب سيستي بتاعت الدراكس هل ممكن عائل الشخص على كيف هو بلاكس يستطيع إيسه على طول؟ أكيد لا بيبقى أنت ساعد لتعارضه بس ولا تستمع الحاجة اللي في قدنا نعملها نمنع الانتطال الزادية من الأم اللي ابنها ازاي نمنع البرت كالترانسيليشن من الغم اللي اتناها نعالجها هي بالهارت دوة من انتي ريترو فيروس كيرامي نولدها السيزيريان عشان ينطفه ما عداش على البرت كنات نمنع البرست فيلن عشان نبقاش خدت فيروس منها من البرست فيلن ونعالجه هو بعضه اول ما يتولد بالانتي ريترو فيروس كيرامي تمام؟ كان اميرة دي كشوك نحن في ستين الحمد لله السيزير ولد а тепер خلاص. Таке де не баяно. Дав 6 штук.